Sõnud! Sõnud! ونعوذ فيه الله بشروع الخسمة ونعوذ سيئات أعمالنا لن يهدد بعض الحرور منه ثالثين من ثلاثات الالت وأشعر أن لا إله دان الله احترد شخص ونعشد وأشعر أن محمل عبده ورسوله وأشعر أن محمل عبده ورسوله وطفيه وحبيبه بلغ المسالة وأدى الأمانة ونصح الأمانة وكشف الغمة وتركنا على محدث الفيضاء ليلة كمحالها لا يجيغ عنها إذا فضونا الضمدي ذلك على محمده وعلى أهله وصحبه وصحبه, وصحبه تسليما كثيرا اللهم إنا نسألك مريضات رحمتك وعزائي ومغصيراتك والغنية من كل جنب والسلامة من كل الإن والصدر من الجنة والمجاة من النار اللهم إنا نسألك أيمانا كاملة وعقيا صادقا ورزقا نوازعا وحلالا طوال الله وتوزف المصرح وتوزفن قبل المرض وراحة نهيم دارنا ونذكركم رحم الله بعد الموت اللهم ارحم من ذكرته اهد وسبح بالذم من النار اللهم لا تجعلنا في مجلسنا هذا نبئا غفرت لنا ومن جديد غفرت ولا نريد الا شفاك ونريد تدلينا فيك ولا طا لنا دينه ولا وانا غافل كل وقت وانا مطمئن النفس وانا امن من ولا وانا منتظر من ولا نجد الى قوه سمك ولا حالب الحواليه الدنيا والاخره لا تكلم عنها ولا نفيها أخل إلا كذلك رحمتك يا رب العالمين اللهم بذلنا ولا تنقصنا اللهم أكرنا ولا تقلنا اللهم آكرنا ولا تبق اللهم لا تجعل فينا ولا دينا أشاقيا ولا نحرنا يا رب العالمين اللهم إينا نسألك يا رب سعب الخنرات وتسلمونك حد المساكين اللهم اقفلنا ورحمنا وإن أردت العبار كفتنة تتوفلنا غير محسورين اللهم تعفلنا غير محسورين اللهم إنا نتأل فخير المسألة وخير الدعاء وخير النظاح وخير العين وخير العمل وخير الحياة وخير المناس اللهم سببتنا وتقل نور مننا وتقبل صلاطنا ورصت اقتنا ونسألك الضواجات العلان والجنبية اللهم إلينا نسألك تدامكا بإداركي الله تأكل عنا يلي في كل أوقاتنا لك ربي ذكاري لك, لك شكارين لك بطوعين لك نخمدين لك أبوهين لك نعيبين ربي تقضل صعبتنا ربي تقضل صعبتنا ربي تقضل صعبتنا وأجل تعرفنا وأجل تعرفنا وأجل تعرفنا, وآجل تعرفنا. وست الدبس سنة سنة وست دبس الدبس سنة وست خيمة تطبيلين يا رب العالمين كلنا نقوم بعد يا احياني السلام عليكم ورحمة الله ورحمة, الله ورحمة الله. من الله وبركاته فتردوني تابقة احتاج يا رب العالمين فلاقى الاولى اتلقى الاولى في الدب استكمال ان شاء الله الناقين المسوعة وربي نتكلم عن ايه فطح ايه ان شاء عن كيفير الردوب وعندما يتحدث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ونصد ما ينا نقول هذا الأمر وحيب القول يحبنا فرق وأسماء الصلاة وأسماء الوجود صبقنا ما كان يفعله رسول ولي سمدان عليه وسلم اليوم إن شاء الله تكملنا للدارس نصد إن احنا نتكلم عن إيه عن ثق المسح على الكورسين أول جورب المسح على الكورسين أول جورب ونتكلم أيضا عن المسح على الجبيرة بالنسبه بقى للجزئيه دي درس درس الاول المسحه على ممكن عشان ما يزيدش لو سمحتي اول حاجه البنا تكين المسحه على النسيه ماذا يعني الخف احنا دايما بنفتكر الخف ان هو لازم يكون قفله من الجلد وشكله منتظمات معينه كده لكن المقصود بالخف هو ما ينس على سواء جلد او لحم سواء والذلك يلحق بالخفين كل ما نلبس على رجلين من فوق الاحله لا يباتش شرابته حتى ما يلحق بالخف المساله اللي هتبقى تطبق على الخف اللي منجد هي ما تطبق على الشراب اللي هو اللي فيه اللي في الجو المعتاد للتو المساله الاولى اللي لازم نتكلم عن الشراب لان بعضنا بيلبس الشراب ومش لاقي ده والاخر ينسى ويظن ان لبسه صحيح وما لبسه غير صحيح لان الشراب بيعتاد عن الافق بمناسبة ده كانوا دي بشكل الشراب المفروض او المفروض الاشياء لابد ان تراعى كلمه على القستين المساله الاولى انا المساله الاولى تتعلق بالمسح الصحي طبعا الشراب دليلها المسح الطبي جاء ضد طه السنه او الجماعه نقطه من الضرقه ان المفروض الانسان يستخدمها من الله تبارك وتعالى تخفيفا من الضيق وحينا وزال على العاده علاه عباده عن ذات عنده حرج يعني المساله دي عن الحرج والمشقه بمعنى يستطيع للإنسان إن يوم بحالة شراب تبقى خارج بيج أو حتى داخل بيج أو سواء في شباب أو كان في طيب لأن المسألة فيها رفع إيه الحرق والتخفير بمسبة إيه الأمر الحديث التي على ذلك اللي هي تتدل على أن نفسه على شراب أرض بصين وعلى جواز المنحيز من ثم شوك الحديث ذلك الحديث حديث ماذا؟ اذن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل ايه الحديث اللي اتراوينا بيقول ده ان المتوضئ ونسح على خفسينه توضى ونسح على ابو سينه يعني اكيد ان هو المسح على الخفين او على الشراب يعني وكذلك ياما اذا بعد الجنابه لو سمحتم زي وكذلك يجوز على الجوارب قياسا على ايه زي على القفل وكل ما يجيب بس على الجيل يعني نفرض واحدة مثلا لديك ابحاية رضى صفر إليها بشيء اللي هي أسوف ولا كذا ولا في برد يجب بذلك المسح عليها المسح على الجواب والمسح على أنه هو حراثة الحراثة محراثة حين رأى المسألة دي خلي الجواب نهتم الإرماع خلي جلنا نحادي نهتم دي سلوط ما هي سلوط المسح على الشغاب الميه اولا اول شيء ما يكون مفهومه زي بكره الشرب بنقول ان في شروط لابد ان تنطبق على العين لصحه المسح على الخفين منصوص النباتي بقوله طبعا ولذلك ابتدت اول شيء لابد ان يكون الشراب لابسين على طهاره ما ينفعش انت على شراب ويغني طب ما هو وضوء اكره وبعد كده لبس يا عارف كل من هنا في مكان قص <تصفيق> <تصفيق> الشراب العادي من هقول لك بعد كده كل المسائل في المساله دي شراب خفيف يعني حتى نوعين ا وانا الشراب بتاعهم تمام على العلماء على انه لابد اجيب شراب ايه طبيعي <تصفيق> <تصفيق> لكن في راي المسائل قالت ان هي للتخفيف فيجوز حتى على الشراب العادي بتاع شراب ايه اللي <تصفيق> <تصفيق> لكن الاولى ان الشراب يكون ايه طبيعي <تصفيق> <تصفيق> بيبقى اول شيء في المحفوظ انك بسي على الطهارة ليه حبيث المتفق عليه لما النبي صبع سين قال فيه ايه دعهما جاء واحد من الصحابة رضوان الله عليه والنبي صبع سين يتوضأ فهوى عشان ينزع الكفرين النبي صبع فقال رسول الله صبع سين قال دعهما فإني أن خلتونا طاهرة فان فنفح علينا بقى هو لابس نبلي كان طاهرم يتوضع مدوب كان وبعد كده لبس الخفر او لبس الشراب تستطيع بعد لبسه على وضوء ان انت يفرز ان انت اتوضيت وانت شرابي وخرجت بره بعد كده يبقى يموس في الحالة دي ان انت في اي مكان هتعيني وضوء مرة الثانية لأهذا بتاع وضوء انت تلتحي على الشرابي لهذه النقطة الاولى النقطة الثانية تسف محل الفرض خلي بات فتورة الشرابي لبعض البنات يبسوها بالوقت يوجد قصيراً إنها نزلة تحت ملايين جزء من العظمة تعطل كعبين تعطل كعبين تعطل أعقاب تعطل كعبين دون لا يوجد المسحرين لا يوجد المسحر في ده لو دي شغط تحت في ده لا يوجد المسحرين لأنه مكان الفرض سيفيه العظم, العظم المافئة لأنه ما كان الفرد اللي هو واض باين لما لا يجبني في هذا الأمر النفع على الشراب الشيخ لا يدود من الشراء اللي هو اللي هو في المثيل سترى ما حمل لحد فوق العظمتين عشان تدري ما عليه ولذلك في الحالة التي لا يحل المثيل النقطة الثالثة لا حكم لذم ما وقع منها الفالذ ان لا يكن ما فلا يجوز البحث على المفقود ولا المسروق ولا الحليل راب يلبس ما شاء الله يعني ولبس شرام حليل فقالت ايه؟ قلت ليه يجوز الان هو ليكتب حجم ده هو لبس الحليل والحليل محرم على الامة ايه؟ الحمد للجال طبعا صلى الله عليه وسلم في معطية ثلاثة ستباح لمدغطة ما اوش في ربطة لكن هنا في الحالة دي ثلاثة يكون ثلاثة ستباح لمدغطة الامر الرابع الثهارة الثهارة الثهارة الثهارة عيون الثهارة عيون المادة المفهومة اللي هي الشباب او بيقول ايه فلا ينور المسح على ايماجي واحد مستخدم القصين مثلا عاستدين نساء اي بهينة لا تحيل او او ازين مثلا حمار او او ازاك اقلت ايه مثلا ايه وقال ذاك من جلد الحمار واحد عن القص بك الحمار بزيعة لان ايه جلد المسحة إيه لان والديك تلا يوجد المسح على ال... الشيء المحروف ان تسيب فيه وهو محرم أصلا يبقى دي النقطة اللي هي الراجعة النقطة ال... الخيارة بقى طب و الوقت ما هو الوقت الوقت المقيم يوم و ديليل خلي بقيت يوم و ديليل و للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن أول المسح مثل امت الشراب انا خرجت مثلا لبث طوضيب لبث شرابي وانتقض ودوئي مثلا لو قلت انا قررت الصبح من ذلك وانتقض ودوئي على ثلاث الظهر ده امسح على الشراط من ثلاث الظهر ماذا احدد الوقت؟ احدد الوقت من اول امسح على الشراط يعني ايه بالشكل انا همسح لثلاث الظهر من الوقت ده حتى 20 ساعة ثاني يوم الشافر دائب عندي كم ساعة؟ 14 <تصفيق> ساعة من أول مسحة مساحتها على الشراب يبقى دي بالنسبة وضياء لكن لو جابت بذة بالنسبة للمقيم لو انت مقيمة طب أنا ممكن ونسي قلت نعمل الأرض. الأمر هذا في بيتك في بيتك يعني ممكن تدين شرابك تتجاوز على البرد ما يمنع حتى لو جابش شرابك لو لاب فيه لأنه رفضة من هنا و تعالى عليك الأمر لا شرابك ولابتا كنت على وضوء و لقد تحت على صلاة الظهر لكن صلاة الظهر الثانية وكما جلت بسه شراب <تصفيق> المفروض بقى ان احنا نراعي ان هتمسحها لانا شراب في النقطة خلاص اللي بتحت عين ان احنا ايه؟ نتقدر نعم. نعم. ان نمسح لانا نعم نعم شو في المتحت امسا؟ شو في الزمن ضع 10 ساعة أنا ما قلتش خمسهول أنا قلت من الله ممكن يكونوا ممكن يكونوا أكثر الغروب إنتي في الحاجة دي مثلا لم ينقض ضغورة بعض الأطاق المريضة في الحقيق المروبة لحد تانيهم بعد الأول لقد كانت خلاصة لديها لأكثر لذلك يحسد من وقت وق.. المالبهلة على بداية المسح عليك بداية تقول لي انت تغير فترة على بعض الناس من انت تغير فترة دي لما ينقل وضوءها وبعض الناس ليبقوا وضوءها ايه على صور سبحان الله فإن المسألة متى ينقل ضلوءك هنا في الحالة بيحتيدي من وقتنا بوضع مسحك على شراء احتيديه 24 ساعة لثاني يوم يبقى تنا بالشكل ده هذا مدة المسح عليها في القرصين من وقيم يوم بنيا بالمسح الشراء طبعا على نفس الشراب لو قلعتوا خلاص ايه اهم جدا ان لو قلعت الشراب كنت متاحه عليه لو قلعت الشراب وانا كنت متاحه على الشراب انا دلوقتي متاحه على الشراب وبعدين جيت مثلا اغير الشراب الأخير. يبقى المفروض ترجعي الشراب ما ترجعيش من تحت لا لكن ممكن يعني بقى رأيي بعد البرماء انك ولو كنت مزلت على وضوء تنطني لكن ما نفعت مزلتي بقى انت مزلت على صاهرة لكن ما نفعت مزلتي شراب تاني الا لو توضيتي عدوء من اول مزلتي وصلت الليه كانت المسألة دي ولا دلوقتي انا في الليل مثلا وانت في الليل نايمة حدتي مش انك كنت متوضرية ولحد ما انت نايمة حدت ان انت مزلت على وضوء مزلت على وضوء لم ينقى مضوء وليدي ولكن مجاكيشنهم الآن في الآن لا تستعمل ايه نزلت لما ينقى مضوء واتحركت مدينة في السنين خلعت الشراب خلي في موطة دي خلعت الشراب طب خلق من الشراب نزلت انا على وضوء نعم نزلت على وضوء لكن منا عربت الشراب مرة ثانية نعم لكن ما على وضوء ان بقى لو اسمها وضوء ده المساله لا ما على وضوءك كانك بالظبط انت مفيش اي حاجه خلاص نشرب بس لا لكن طب انت بخيله ليه وانت بهمله ده دي يا بنات مهمه جدا غيرت غيرت ما ينفعش انت دلوقتي مسحت عليه غيرتي الاغشيه غيرتي لو حتى لا لا ما مسحتيش عليه وغيرتي وخلعتيها مش تغيري ما زبت على وضوك مسحر غياب فننت عيده لكن لو مزحت عليه فهره بقى هو ده بقى دهه جلده المسحر عليه بقى دهه جلده بقى دهه جلده <تصفيق> هكذا لو مسحت عليه اللقطة ده مهين مزيد ده خلي بالكواعشان المسحر شخص ده ماسهلة ينتبس عليها الأمور لو مسحنا عليه لو مسحت عليه فننتبه بعد كده هو ده اللي يقول عليه الأولى للمسحر الشراب بنت مسحه تعيده تاني تعالى إيه؟ يبقى على وانتع... التاني كان مع في لبنان والتاني بتاع معوض قال لي ضاع ليه قال ده بالظبط في الهقله عن شرب وان على الهقله الشرب التاني او على شرب الايه الاولاني اللي انا ما فتحت عليه فهمت ممكن يبقى لازم انتم تسمعوها عشان تبقى امامك لو انا فاضيه بساعتها اسمعوا الاسئله المهمه دي كلها فتحت عليه اهو اه خلاص غطيت يبقى ده مثلا يبقى ده مثلا 24 ساعة من هذا الوقت للعيشة للعيشة تفهمنا يا مسئلة دي نقط اللعبة ماذا؟ مرعب ثمان ازاي يا مرة يجيدي ومرة يمرة كده كويه؟ طيب تفهمت النقط دي بنات اللي هو لو انا لبست هاجهلكم مردان ثانية انا لبست شراب لاستقرص انا توضيك وطبعا بليه اللي بعد انك تتوضي وانتي خارجها هتلبس ايه؟ شراب وانتي بره عايزة تصل بس تتنقض وضوءك وانت لقص الشراب على طهارة هتعمل ايه؟ هتتوضي كل اعضاءك الا المكان اللي فيه الشراب هتمسحي وهاقولك هنمتح طريقة المسح ازاي؟ هتمسحي عليه؟ هتمسحي عليه؟ خراب كده على الشراب اللي انت لبستيه و هتبتدي تأثبي ما انا قلت هوت لسه هتكلم ما ينفعش غير الوقت باع الا لو قعدت مضوء مرة ثانية لان انا اتنقض وضوءي احماني؟ ما انتش اايا اد لما لشراب جديد يبقى انا لبس جديد على رجلي غير طاهر قلت ما لو انا ما تطيرش شراب لا ما فيش. لو انت ما ولم ينقض وضوءك ما ولم ينقض وضوء. ولم تمسحي عليه الثلاثه دول متوضيه. ولم ينقض وضوءك ولم تمسحي على الشراب وعايزه تغيريه خلي بالك متى اغيري الشراب انا جسم طهرا ولم ينقض وضوءك ولا تحت على الشراب اخلع الشراب ده والشراب الثاني ثلاثه شروط دول لازم يكونوا موجودين اولا بس شراب لازم او لبس شراب ثاني عليه لا يمنع يبقى برده المسح على الشراب الايه الجديد لا الجديد لان ما مسحتش بالمره يبقى شرط ان انت تغير الشراب ان انا اقول شرط اغير شراب ان اكون لبس ان انا اكون لبست شراب ورجلي طهره وما سمعتش حدود خالص ما مسحتش عليه اه ما مسحتش طيب انا دلوقتي عايزه اغير انا دلوقتي نقص وضوئي نقص وضوئي وانا بعد ما لبسته نقص وضوئي وعايزه اغيره لا خلاص تغيير وضوء كامل ما ينفعش قلب الشراب الا لو ما ينفعش بقى نشرب الا لو فضيت وضوء كامل برجلي بقى أخلص. أخلص خلاص عشان انا بالظبط كده هاعمل الشراب اللي كنت ماشياه فاهمين حاجه طيب كده انا دلوقتي بالنسب بحث معكو المسألة يا جنات ناقض الوضوء يعني لو انا هغير شراب ممكن اغير شرابي بقصدي كده ايه شراب في حاجة وانت متوضيه ولم يلقض وضوءك ولم تمتحي عليه خبت الناسك التلت شراب دولفاقين كويس جدا خلاص غير منش مشكلة البيت شراب مكان شراب البيت شراب ده خديش والشراب ده مع راشو ايه في قطل غيري لانك التلت امور دي طيب مين لكن لو انا لبسته اصنع وضوئي ومسحت عليه وعايزه اغيره ينفع اغيره شرب ثاني من غير ما اتوضا لا بس ما بضطرش ما فيش منه جديد ده اللي بنات او صلاح كده دي تجديد لو قالها دي تدريب يبقى نحط نقطتين بدل علامتين ادي الشرب وانا على وضوء ولسه لم امسحش ابدا عليه ولم ينقض ابدا وضوئي بس ممكن اشرب اي شرب لون مش عارفه شرب يكون شرب كحلي فمش مش مشكلة لكن لقيت الشرب ده فحمي الشرب ده بني ولا اي لون وانا بمسح عليه وانا مسحت عليه انا مسحت عليه انا مسحت عليه فاخله ده عشان اشرب ولا اشرب فحمي ده لكن عشان اقلعه لازم اتوضى وعايز اشرب اشرب الشرب بتاع الدكتور دي بنات بالشكل ده كملوها لنفسكم زي ايه الشمعات الطريقه الشمعات كده تهني نفسكم لكن الشرب ده بني لون فحلالي وعلى الوضوء ولا ينقض الوضوء واريد يخلق... واوريد اخلع الشراب اخلعيه وغيريه مفيش مشكله ده انا الشراب ومتحت عليه لان اسمه وضوئي وعايزه اغيره اغيري لي سلام انت وراطه مش عارف ليه نعم ماكدتش ان مضطر انقضه غير ما انقض الشراب اكيد مش مشكله دي قاعده انا بقول في حد مش فاهم النقطه في شروط؟ لا في شروط بس في بالضبط الشروط دي هي طيب دلوقتي بالنسبه الش... الامر الاخر ده لازم ترعوه ان لو ظهر أي جزء من المحل الفرض لم يصح المركب ده ولا الشراب اللي هو الصغير ده نعم هو الشراب اللي البالون جزء من العظمتين اللي في التاكيد ما ينفعش بالحي <تصفيق> لازم الناس اللي بتبقى في الحرم ولا تشربات <تصفيق> الصغير دي وتمشي حالها ما ينفعش بنا. لازم يكون الشراب فوق الجزء بتاع الايه لا هو ان يكون في راكن مكان يكون طبيعي هناك هو مكان عرض تعرفونه ما تعرفونه العرض المسيكه هو لا صحيح يبقى خير خلاص للمقيم يوم ليله من اول على راي الاصح قال من اول ما الدريب انفتح نعم وشرب نقطع دوائي دي أبا اختفر من الأدام إذن دفت ذلك بأي شخصي البحرين لأ، تبت عليه شراب لا، تبت عليه شراب تبت عليه شراب تبت عليه شراب يريح المال تمامة، تبت عليه شراب وقصي طواب من الأدام بس إنما كان في جزء من المحل دل. يبقى لجوم متغسر يبقى بدا ما تخفلي جزء وتمسحي جزء تبت عليه شراب ومتحارب إنما ينمسحشه بفت فهمت إزاي؟ لأني تبعيني كده يبقى صحيح ليس فيها إما أن تمسح على الجزء ده وتغسله صوابعي تبقى المشكلة تجمع ليه فهيبقى من ثلاث مشاقة لك أنه ديكي شراب عليه كله مع بعض بمثبتة وللمسافر مغيلي المقيم تماما مثلا بس البدل المقيم يبقى يوم ايه بليلة البنات بني بنات عايزين المقيم تقوم فيه الوقت فيه إيه الوقت فيه طبعا مثلنا سيبوا ممكن الا لا خلي بالكم مفيش مكان في مكان فاض جدا يا ريت ممكن بعضكم اللي مد بس العمليه طيب ممكن تعالوا هنا يا بنات تعالوا حبايبي هنا علشان نضم ضم هنا يا حبيبي ضم هنا تعالى ورا نضم عشان البنات يقعدوا قاعدين ايه اي في بنات, بنات كام في المقيم ده ايام كانوا الايام ثلاث بنفس الامر اللي فيه اللي هو اللي هو الجنس طاقه المسافر ثلاث ايام لأيام. يعني مع انهم مسافر هيقعد ثلاث ايام من اول ايه من اول ما صح بنفس الشكل لو خلعوا وهم مسافر مش هينفع ثاني يمسح عليه لازم يتوضا ويستني يرجع على طهارة وفي اي وقت عايزين يمسح عليه طيب بالنسبه لي اللي هي الصحاء اللي ذلك بقى وهي المساله الثالثه كيفيه المسح في ضمن حاله الشرب زي امس حاله فين او شرب هنا المحل المشروع مسحه هو ظاهر الفم في ذلك نطلق عليه اسم المسح يعني المفروض ايه كيفيه المسح أكثر يعني اكثر الشرب ازاي طيب اكثر علامه اه كده اشوف حديث اللي هو نبي الله صلى عليه وسلم تقرر صلى الله على الكفين يعني على ايه اعلاهما ظاهرهما بعض الناس بتيجي تمسح تمسح اكثر خشيه لو كان الدين برا كان الدين لو كان الدين عليه لكان ايه اكثر وسيل لكن الناس هلغصين من اعلاهم طيب ازاي بيمسح اللي هي طريقه المسح صفه وص... المسح هي ازاي بيبقى بنمسح بالكم خلي بالكم في المسح في السنن هكذا طبعا زي ما قلت لكم سيدنا علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالراء لكان افضل قطين اولى بالبركه من ايه وقال وقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الثوب طيب ازاي بقى امسح شايفين يمسح اليمين باليمن لا واليسرى باليسرى هياخد ميه ميه ثانيه مش الاجماء مراه دي يعني لا وبعيد يمر اللي هي من اصابع اليمين لايه الى السبابه ويمر بيده اليسرى من اصابع اليسرى الى السبابه هكذا المسح على هو واحده في الصوره نعم مره واحده وقت واحد او بيتين وقت واحد لكن افرض انسان مش قادر وقت واحد ده يبقى الاهل هيكونوا ايه ياديني علينا ان نساعد دي فهي متعلق طبعا الذي كان يحب الكلام في كل شيء طيب لا الواحد ما عرفش يتوازن في الرملين ما انا قلت لا ما, نقوله ما نقوله بتمسك باليمين. بتمسك باليمين. انا قلت ما انا قلت ده صح حضرتك سمعت بتمسكي باليمين بتمسكي باليمين مثلا بايدي اليمين واقعه على أعمل بتمتجل بالنسبالك عشان كمان ما تهمكيش يعني افرز عملك كدا و لا يكلف الله نفسا إلا و إفعها يبقى كلها الأولى ذلك روضي <تصفيق> حسن بعيدة عن البرق. عشان ما يتهدس ما يتهدس عشان ما يتهدس عشان يا سيماء من فضلك عشان ما يتهدس عشان لأن مشكلة روضي عندما يتحدس عشان يعني هو كده ماشي فكده بيبقى هو عايش ايه <مخلقك> آه آه آه. آه ايه يبقى هنفس بتقول ايه فرويدي انا من لحظه هي لما تعبانه ومش قادره تمسك لان كان اضطراب لوذا فرويدي الانسان هنا هيقع لو ما مسكش ايده اليمين فتح خالص الشمال زي بالظبط الانسان اللي بيتوظب وايده اليمين مش سليمه يعني خلاص أو مكتورة. أو, مكتورة. أو, مكتورة. أو مكتورة ما تيسر له ما تيسر له إلا بنا دين الله ربنا سبحانه وتعالى يقول لأنه لا يغذب الله نفسه إلا وفعه لها وعليها تبقى لازم تحكي في اعتبار في يسري دين لاي بولد ان توجع اختبارك يو سي وفي نفس الوقت ما تهمليش نفسك زي ما انت بتقولي انا ما اقدرش اوقفل لان امس في بينين حتى اخذ قطره قويهه يبقى انا ما اقدرش اتحدث بالسلامه اذا بذلك مطالي مع ما فيش ابدا يعني مش اني اضطرح اوضر في هذا الوقت طيب يوجد بعد كده بالنسبه اللي هو بالنسبه للمسحره احمد دلوقتي في اي مسألة المسحره للشرب كسر المسحه بالكسر الايد كلها ولا لأ سبحانه الله بتبدي كده وبتاخذ من ايه كفت ذلك نفسه يمين على يمين وليستق أولاد وليستقر على الولاد ما تتقوش بالنسب لامو ايد على اليد وعيد راك ما تقعدوش تسعى الناس في ايه ايه ايه ايه لا لا حسنوك ان الولاد هكذا الناس حنزدينا خلي بقى في ماديه بين قلبي ساعات كده بتتعرض لشيء واحده تكون رابطه شاش ديجا هل في دواء يا مصل لدي ما انا بقول لك اه هتكلم بقى دلوقتي ده الجديد انا عشان كده بقول لك انتظره اخد له شاء الله هتاجي دوما احنا النقله الكبيره هي الجليله بقى ايه دي جليله خلي بالك ده سؤال اللي هيسالوه الجليله خلي اسم كبيره زي ما هي كل ما يوضع على موضع استهاره من الجسم لحاله بالنسبه ايه جسم الله لا يغلب الذي يكون على كف الشاكل او بتسال عليه بيربط على جسم اللايقه اللي بتكون على جرح او على جرح يعني شوفي دي كل الزمان دي كل اسمها جبير اعمل فيها ايه دي موجوده في مكان الوضوء موجوده على ايدي واحد عنده كسر في ايده طب هتعمل في كسرتها ايه واحد عنده جلطه في ايده الله لا عارفه فيه جرح كده او في حاجه وربط الشاش ولذلك ا كل شيء يوضع على موضع الطهارة من الجسم لحاجه مثل الجسم الذي يكون على كسر او الشاش الذي يربط على جرح او اللذفة التي تكون على برضو ايه اه او اي مكان متأجبين ايه دي كلها ازاي توضع ايه دي اسمها الجبيرة شرط كيفية المدح ازاي يمتح وزاي اول حاجة من اليطر انه لا يشترط ك او زي الشراء. لا يشترط ان تلبس ايه الجبيرة على كهارة دي ايصر شيء نبقى الله ممكن يكون انسان الكتر هو على غير كهارة وراح يتجب يوم مع ثلاثه لا قالك وليك قالك هنا في الحالة دي فإذا رفت الوجوء ووصلت إلى مكان الجذيرة هتعمل ايه تبال يدك بالماء ثم تمت في حالة يعني على كل الجذيرة المرات يكون لها كلها أعلى و أسفلها و جولدها كأنك تنفحها يعني واحد يده مخطورة كأنك فتعمل ايه بتخصير الكاف الكاف بين هون اخصلك الكاف وجود المخطور بتروح عامل اتخذ الميا وبتمر بالماء على الجليرة كلها إلى مكان اللي هو الإيه؟ المدفقين تبقى كده دلوقتي خلصتي الجزء اللي هو العضو ده بني يالك بالماء ثم امتحي على الجليرة كلها مش حيثة كده بس لا كلها بالفوق من, من تحت من الجوانب هكذا عشان يبقى اتخلقت الأوضوء الصحيان وبعدين بعد كده ومري على جوانبه بحيث الميك وول معك فرحانا يقول ايه؟ هكفيك المهر الوحيد طيب بالنسبة لمدة المهر الناسية مجد المفحر الجميع ليس لها مدة معينة بل لنا أمثال نمث حاليها مدومنا نحتاج إليه خرم يعني ما تقوليش طب أنا ثلاثة أيام حتى أي يمكننا فأوهل عفوهل عفوهل عفوهل ممكن يجبك ويعود بسرور في الحالة دي ليس عليك شيء كل ما تجد تتوضي مكان الفور الجبس عليك أن تتبعيلي في إيه؟ خرم النقطة الثانية لبنات وهي؟ نعم نحن نحن نحن صح <تصفيق> على الجميره دي الرفعه بتعملها بس بتيجي منش من اول الاثنين لو الاثنين بتكفي بيعتبر الجسم <تصفيق> نفس القاضي اي جميره حبيبتي في الاورج يعني يعني يعني افرضي انت واحده مثلا بتختصر هتختصر لرفع الايه الحد بتختصر وعندها رجل الرجل دي متجبسه ناقص والله العظيم خلاص باقي البدن و على المكان المتجاب بالجل هو الجبيرة و تتمر عليها يبقى كده طهارثها تامة تامة طهارثها تامة تامة يبقى في الحالة دي نعم انا مش حقا ولا شاش ولا اي حاجة هو فيه جرح يبقى في الحالة دي امرأ اخر هي مش حقا اي حاجة هي عم بقى جرح والجرح عليه مرهم والمجرح الموجود عليه مرهم ده موجود في مكان الوضوء هتعمل ايه؟ يبقى تغسل كل اماكن الوضوء اللي بتتغسل تمسح المكان اللي هيتغسل والجزء اللي هي ما توضضش عليه دي عفانه يبقى هتقي ما توضضش فيه بض يبقى في الحاله دي مش هتقدر تنفح عليه مش هتقدر تنفح عليه يبقى في الحاله دي تجمع مع الثاني يبقى عندك يبقى عندك الوضوء معاه تيامن مع الجزء اللي ايه لان جزء ما دوش عليه الماء لا الجزء اللي انا لا انا متوضيه وبعدين حطيت المرطه وبعدين قفت الشوارع بعد المرطه طيب ومين بقى اللي بقى حبيبتي انت مقيمه ولا يبقى اعلاف يوم وليله لقيتي دلوقتي هتمسحي على الشراب عايز زي المقيم وخلاص وبعدين بعد كده طبعا انت حاطه عليه حطي عليه حط علي شاش حطي عليه شاش وامسحي على الشاش حطي عليه شاش وامسحي عليه ايوه مش عليه شاش يبقى ده في الحاله دي يبقى في الحاله دي في جزء يبقى جزء كلها مش الماء يبقى في الحاله دي يبقى جزء من ما طالوش الماء ده انت فاهماني عنه فهمتي يبقى في, في جزء ما اقدرش امحله ما اقدرش امحله وما اقدرش زي ما هي عليه شاشه او امسح على الشاشه يبقى المفروض ان انت وغسلت ايديا طب ما يبقى في الحاله دي عامله ايه لو شربت شراب او لبس الشراب لو قام هي نسى ادى تلبس كمان شراب لو لابس شراب هتعمل ايه لازم بعد كده تتوضا اه فالوضا تنفي ايه أوه. طيب نيجي بعد كده المسح على العمامه المسح نعم بنقول ليه كام ومتب حبيبتي انا ماشيه كده زي المهندله دلوقتي <تصفيق> اذا واحد برضه لو عندي جرح في, في اتاك أي جرح في ظهري ده مكان بيتيمنه طريقه واحده انت ان احنا هقوم ثاني نخلي بارد ها المسحله او اللبس اللي هل يجوز المسح عليه هل يجوز المسح عليه دينا في الحاله دي اللي هو العمامه او العمامه هو ما يعمى به الراس ويكور بالعمامه اللي هو باللته الايه الناس اللي هم الرجال باللبس كده يصوره كده زي ما انتم شايفين الصوره دي ولذلك في هذا الحديث هل جزء من الله عليه وسلم ان رسول على ايه وعلى الناصيه نعم والايه والخصين فهو النبي مسح على العمامه والناصيه اين الناصيه هنا من ملبه الشعر حته اللي ملبه الشعر يبقى ممكن ان يكون انت لسه طرحه دي ما تقدريش مش طرحه يعني اشرب من لا او مش طرحه بسيطه سهله تروقيها لا طرحه بالنسبه لمالك يبقى صعب عليكي فكها في الحاله دي تعملي ايه هتلي ياميكي وبالنسبه لشعرك لما تيجي تمسحي شعرك بدل ما تمسحي شعرك كله ايه بتتمسحي على ناقيه بمنبه الشعر بمنبه الشعر ده للباقي دي الجزء الموجود على خمارك يبقى كده ده ايه وانت بره ازيك وانت بره بيصر بيصر الامر هذه المساله انت بتتمسحي على ناقيه بيك مش ممكن ممكن لحظه حبايبي يفضل لكم الاثاث شويه عشان بس يسمعوا انتباههم بالنسبه للمسحه على العمامه بالنسبه على المسحه على منى يا اللي هي خمارنا الخمار يبقى انت ممكن تفتحي خمار زي خمارك اللي صحيت اللي انت لبساه دلوقتي ممكن ويبقى صعب المسحه عليها بتمسحي على القديمك بتمسحي على قديمك بالجزء ده من بالك من شعرك بالجزء الفوق يبقى كده مسحتي خلاص على راسك يبقى كده تغنيت عن المسح على الراس ليس فيها لو كانت أبن وثقة لأ في الحالة المفهوضة للأول تعمل إيه تصد على الرأس طبعا ولكن هناك شيء إن هو بمثبه إيه قد يقاط على الأمانة مثلا اللي هو أي شيء بطيس لتصدد على الرأس أي مثلا برميس لتصدد على الرأس لأ طبعا لان بسهمه تتشال او اشار بيلبس على الراس لا يتشال او اي شيء بسيط بطبع المرء على راسها لو الامر ما كانش اي مساقه لاساس الامر دي ايه ان يطلعوا نقول ذلك على ذلك بالنسبه لايه الماسح على الراس بالنسبه للمراه حاولي تصحيح اي حاجه في اقويه الدكتور بيقول حسين تعضون بالدوازير وكده ده يبقى ازاي تدوه عليها كده على راسها كده على راسها نعم ايوه اما خمار المراه ان خمار المراه عليه زي ما عملنا خمار المراه وهما تغطى بها المراه راسها فالاولى الا تمسح عليه الا ما كانش الامر فيه مشقه مفيش مشقه يبقى الاولى تشيله وتمسح هي راسها بما تمسح والونيه بالماء المتبقي الا اذا كان هناك مشقه في نزعه أو لمرض في الراس أو نحو ذلك يبقى في الحاله دي ايه تنسى حتى الرأط على الأمام العمامة كانت على الرجل الأمامة ولو كان, كان الرأط ملبداً واحدة حصة على رأطها تعمل إيه الحرامة تنسى حرامة إذا كان على, على رأطها حمامة يجود المسحراء يتعلم للنبي صلى الله عليه لو كان الرأط ملبداً تنسى جوّز المدين صلى الله هذه المرحلة وعموماً هي عموماً فهرت الرعف دي عشيء من التسفيل جداً بفضل الله عز وجل إنهم في التنسح يومت إيه؟ حتى بجون إيه؟ طف اللي هي على توقيت الوقت إحنا نتكمل دلوقتي عن كيفية مسألة ثاني عن دلوقتي مسألة ثاني هي مسألة الثاني كلهم في التسفيل واحدين مسألة الثاني إزاي من بقية يا جنات لو أنا وزي بيا سيمة وزي المريض بيت وضل. او بيت يمن كثير تتجيل زمن منا بيبقى مش عارف ممكن مريضة يعمل ايه او ييت يمن من ذات او زمن اخت او زمن اخت فتسعا بشوريه طب تت يمن على طابعها ازاد هي مش على طابعها لا ببت كده من الظلية من المنظر من الشكل ده خوصي عليك وشيك عشان تشوت المنظر أخيرا بمثل الثاني صفت الثاني يبنى هي هي صفت الثاني خلي دا لكم شوفي كما ويأني ربنا يمتونكم على ايه مرضى او على فترة او جاء حسناكم من ايه او لأ او لا هم. ما انت تتعلموا طعيبا مستدلوا والعدل انه حصل لهم شو انه حصل لهم وانه انه حصل لهم اعملهم شيء شو انه سيح وهم ربنا مع طبال صعبان شو انت تتعلم ايه هنا المسألة نعم وانت ايه ثاني ماذا تفعلي ايه ثاني بتخبطي دي ما هو الصورة عندي كده خطة واحدة فالصعيد الطليل، الطاهر، التراث خلي بالك خطة واحدة يمسح وزه بأيديك لاثنين بقي بأيديك لاثنين ثم يمسحي وزهك أولاً بنقرة عين تأمك بالضبط تتوضي بمية ثم زينه بيكرر كده الرجل كده ثم بعد كده تروحي وحدة ايه؟ خطة واحدة تحديها وجهك كله ونقرط عينك وكله كده كده, كده كانك بتدلكي وشك من ايه من الدماء ثم تاخذي يدك اليسرى تحت الضهر اهي ما دولتي نفس الضهر يعني عملتيها كده تحطي يدك عينك وبايديكي تروحي واخدة يدك الايه. اليسرى باطن اليسرى على ضهر الايه اليمنى وتروحي باخدة ايدك اليمنى على اليمنى واشهد الله إله واشراء الحمد رسول الله لجعل من التواهين وجعل من الله <تصفيق> كده تم استيمم كده تم استيمم لا كده تم هكذا فعل نبي صلى لا لا لا الوجه فقط والكفين خطة واحدة بالوجه والكفين كان الجرح اللي موجود عندك انت مش هتقدر تقتل عنه في رجلك زي ما الاخت قالت خلاص وكان في ظهرك كان في ايدك كان في اي مكان في جسدك خلاص التيمم هو التام طريقته واحدة سواء كان الشيء المتغطي فيه اي جزء من جسدك او اي مكان من اماكن الهضوء او اماكن الهضوء يعني فروض انت اماكن الهضوء لكن عايدة في مكان من اماكن الهضوء المفروض ان انت ترفعي اللي هو ايه الحدث الاخبر وعايدة للتاسل فيه في جزء مثلا حط عليه لذقة جزء جزء من حاجه من طبعه كده منه تحت اللذقة ده ما مش قادر يوصله الماء مش مهم بس الماء يوصل ايه فوقه يبقى خلاص كده ايه تم فطه النقطة يبقى فهمنا كان انه لو احنا ما قدرناه نغطي زي من قصة سألت كبه بين صابعها مش قادرة تجين الماء عنده أو صابعها مريضة مش قادرة تغطلها الماء لكن بتقتل ايديها وتقتل وجهها وتقتل والوضوعها صحيح, صحيح إلا لازليها ما يمنع بس تتجمم علشان هي ايه طيب الامر الاخر كيف يتظهر المريض لكن لو تقدر هي لو هتقدر تخط عليها شاشة شاشة وتوطيها وتمسح على الشاشة يبقى في الحالة مش هتقدري الأخلاص كيف تطهر المريض ؟ ازاي المريض عندنا يتطهر ؟ اول نقطة لو انا مستعد شراب الزالف انا بأي انا مستعد شيء مدح بس ما احطش مدحوه بانوا مش معهم و مع شوق مهوبات و مع حدثنا كيف تطهر المريض يا بنات ؟ ازاي المريض يتطهر ؟ ازاي تجلن كيف يكون المريض طاهرا ؟ خلي بالي اول حاجه اول حاجه بالنسبه للمريض يجب على المريض أن يتطهر بالماء يتوضا من الحدث الاصغر ويغتسل من الحدث الاكبر <تصفيق> انت المريض لكن اول شيء انه يرفع الحدث الاصغر او الاكبر بالايه بالماء سواء يتوضا او يغتسل <تصفيق> من الحدث الأكبر طيب مين ان كان لا يطيق الطهارة بالماء لعجزه او خوف ايه زياده المرض او خلي بالك من النقاط دي مهمه جدا اذا كان لا يستطيع الطهارة بالماء لنقاط ان لعبه مش قال يختفي هذا ينقص من كان الماء او مش هذه اليوم ده شغله المهمه انا بخاف المرض لو لو حاسس ان هو لو لو لو الضغط بالماء او الغث او عليه المرض ده المرض او تأخر المرض او تاخر الشفاء حاجه ثالثه ده في هذه الحاله لا يهم خالص تماما لا يهم نقص شديد في الضغط الدم زي سبحان الله انسان كان حاسس انه لا الله العفو والعافيه عنده شك جراح عنده شد جراح حاجه كده ولو ان ده فيها الماء هيداه او لو جه عليه الماء هل ممكن ما يظهرش يكتفي يبقى في حاجه يعني انه عليه نظام غذائي نعم طيب كيف شيء يمكن يموت في المريض سواء مريض ولا خليم بيتهمت بهذا الشبب كيف التامن ان يضرب الارض الطاهرة بيدايه ضربة واحدة يمسح بها جميع وجهه ثم يمسح كفية عظومها ببعض وثم تجربت لكم طيب النقطة الرابعة اذا لم يستطع ان يتظاهر بنافسك مش قادم. ولا بيحصل ساعات بيبقى يكون في مستشفى ولا هو مش عنده او ما معاه في الغرفه او بالليل عايز يصوم قيام ولا عايز يصوم العشاء ما صلىش وكده ما في حد اللي يده يعني فايه لو انقطع عنه الصهر من نفسي صحته ممكن يكون حد معاه ينظفه والاوله يعني اللي بتعيني المريض انها تديله الميه والعصا دي صعب اا فلا غابت هو الا جاء له لصاحب العباءه الاجر الكامل ومن هو الضوء العباءه هم في الاجر سوا يعني هم في الاجر ايه سواء. يعني هو اعانه على الموضوع شوف شو شو الناس بتذاكر عليها جدا انها ترافق المريض مع هي لو تعلم ان مرافق للمريض فين مرافق للمريض وعانته على ان هو يكون مشارك له الثواب بدون ان ينقص احدهما من اجر شيء كامل سبحان ربنا اشرحان وزي فإنهم تضطبع أن يتطهر فإنهم يوضعه أو ييمينه مش قادر يوضيه مش قادر يوضيه مع أن المضوء سهلي جدا يعني أنه هيخل مياه ويخل إيديه زي محمد نعمك في غسل إيه؟ المياه طيب مفيش مش قادر يوضيه كمان يلقى عليه أن ييمينه ييمينه بعد ذلك يا جماعة دلوقتي يبقوا في المستشكات يعملوا حاجات طيبة جدا يجيهم وخد السيارة كده حتى تعالت يعملوها هدية للمرضى وخد السيارة كده وفي ودي ايصر حاجة يعني مجرد وديبطل امعات لو محدش معاه قابل يوضيه او ما بيكترش المكان الماء او ما يضرش ينزي او الخراطين في ايديه مسأله العفو العافية كل ما يفعله ان هو يضبط على هذي المخدة ويتقول ليطوله يمسحه من يد من وجهي وكثين الفرودي مطالش لا يمتلك الله نفسه طيب اذا لم في ان بعض ما اذا ليس صوت ان يظهر او يمنه غير كان في بعض اعضاء الطهارة جرح جرح يغسل بالماء فان كان الغسل بالماء يؤثر على مسح عليه مسحه مسحا ويقوم المسح مقام الايه الغسل في الحاله دي يغسل يده بالماء ويمر على المكان الايه هو ارضعه بالجون فان كان المسح يؤثر عليه ايضا يتاين معنا يُذكر اكثر من كده بالنسبه لحاله التنسحاب هذا اللي هي كيفيه او كيف يظهر المرض جسمي ماشي خدوا تمام نبغى نسوي هذا اخر حاجه اذا كان في بعض اعضائه كخلي بالكم رقم 6 يا بنات اذا كان في بعض اعضاء اللي هو المريض ك مشدود عليه قرقه او جبس صار يكتبه او جبس امسح عليه بس بالماء والمسح يقوم مقام الايه الغسل بدل ما انا ولا يحتاج يتيم وخلاص ما دام مسحتي مرتي على ايده لا يحتاج ان انت تكملي على مره ثانيه لان المسح يدل بدل ايه يقوم مقام الغسل النقطه السابعه يعني مكان مكان في مكان يجوز ان يتيمم على الجدار خلي بالكم لو حيطه كده لا تراب ما عليها زيت لكن لو دي عليها زيت انا مساحت ايه لي كبه تلاقي سراب اه في سراب مم. فممكن لان كل بيوتنا ما شاء الله تلاقي في اماكن كتير مليانة سراب بتاعاتي عمي اذا اه بالنسبة لي اذا, إذا لن يكن التامم على الارض او الديدارة او اي شيء اخر له غبار فلا بقس هنوضع سراب كما انتم كون في المنزين أو, او ايه كيس او منزين ويضرب عليه اذا نقطة لي مهمة جدا خلي بانكم نقطة تاسعة هنا بيقولك ايه في النقطة التابعة ويقولك ايه يجوز ان يتمم على الجدار او على شيء اخر طاه الله غبار فان كان الجدار ممسوحا زي الفل يعني ها مش عليه شيء من غير دين في الارض زي مثلا من فلا يتمم عليه الا ان يكون عليه تراغ وغبار ساعات بيبقى لكن عليه ايه تبط تلاقيه لون الماضي كلا معالك تلاقيه لون الماضي ولا ايه بنات عليه تراغ تشلقين عليه تراغ طيب النقطة الثمانية بقولك إذا لم يكن التيمم على الأرض أو الجدر أو شيء آخر لو اغضر فلا بأس أن يضع طرق ما ذكرت لكم التاسعة إذا تيمم لصلاة خلي باكم النقطة المهمة لإجتماع إذا تيمم لصلاة وبقى على, على الطهارة إلى وقت الصلاة الأخرى فإنه يصليها بالتيمم الأول كأثير من الصواب ولا يعيد التيامه المصان بقى على المريض كل شويه هو دلوقتي ولا يعيد التيامه بالخلاص الثانيه لانه لا يوجد على طهارته ولا يوجد ما يوصلها يبقى دي بالنسبه اللي هي اللي هي بالنسبه ليه تيامه او طهارس اللي هي الطهارة للمريض نعم هي الاولى نعم المريض من هو قاعد مثلا جنب الحيطه الجوار ده زي دي من ساعتها والله مش ايه ما انا قلت ان مش عارف يدور الجدار مش عارف يدور الجدار ما انا بقول لك ما انا قلت اذا لم يتوفر ذلك الامر وما توفرش حتى تراب فكنت صابر على المريض على حالته اذا لم يتيسر له اي حد بس ما يضيعش وقت ايه لا يضيع أن هو سبحان الله ذلك بالنسبة لي المفائل هي الـ الـ الأسئلة هل هناك أسئلة في المفائل الثقية دي؟ أه نعم ها؟ ها؟ ها؟ أنا أقول طيب هنكمنة في الأسئلة لما بيكون في عادي لما بيش ماء أو ألي حاجة أو بني أدم لكل طرق يزيان أيضا؟ بالنسبة للمريض ريا يعني عشان هو مريض يعني تخليها على طول ده. لا ابدا بس ايه راي العلماء عشان ايه راي يقولك لا بس الايسه راي تاني موجود يعني راي تاني موجود يعني بقى في مذهب بيقول لا صلاه بتامم بكل صلاه هيبقى مذهب ولو كان المذهب التاني ده موجود وبدل اننا ناخد بيه السنه ناخذ بيه الايسه بس على ملئه المصري نعم هو دلوقتي يتوضي هو اللي يتوضى يتوضي لحد ما الماء طيب في اتجاه القبلة بقى لو وصلنا المريض اتوضب كده ولا مجال للقبلة مش اقدر يقول دي القبلة نصلي على حالي نصلي على في اي اتجاه نصلي على اي اتجاه ده كل يوم بكره يا المريض صبح من النص لرب العالمين تعالى ليه هنا بقى بإذن يجد على المريض أن يصنع البدن ومنا جزت خلي بقى وحين بتجي الإنسان بيصلي لكن عنده جلد فيه صلع من إيه نعم فيه أبايمة فيه, فيه أنه هو لا. لا. طيب يعني يصلي ومن صلي صلي صلي خلدي المريض بيصلي على سريل وسريل تلوش في الدم يغيرونه النمائي لن يستطيع تغيير فراشه يصلي ولا سودي يصلي على حسن لذلك كان الله تعالى شوفه يجب على المريض أن يطهر قدره منه جدد فإن كان لا يستطيع دم تفليكته دم تفليكته دم صلى على حالي وأصلاته صفيحة ولا إعادة عليك معايش في نسخة من كلا يسرن طيب نعم لو كان يدرس يعني أنه عمل عملية انا بقولت حبيبتي ما انا عامل عدد لو تمعت حاجة. انا بقولت فيها كل حاجة ده انا قلت سبحان الله يجمعها ده انا قلت هون انا قلت لك لو قارف اي شيء انت انت اخراج يتوضح وهيجينه ويصر اخرج و هيجمع بين الطرارات وحتى لو ما ادوش حد يوضيه او يامنه وما ديش حد معاه وعادي ازع عن ذلك يصدي على حاجة مش ممكن ان تلو عشان نقول له صدي لا لكن اقوله الطاهب الأخطاء كما انت وهذا ليصلي للقضل اللي عز وجود زيبت نجد على المريض أن نصنج السياب طاهرة دي البيت أنك لازم نصنج السياب طاهرة طيب اخربي فإنك نجدت السيابك نجدت بأي موح من النجاح نجدت بالداري نجدت بالجهول نجدت بأخرار بأي شيء ووجب اجداده هذي هي بنت طاهرة فإن لم يكن طاهرة لم يكن طاهرة فإن لم يكن طاهرة مش قادرة تقول ليجيلو معدول يبقى في الحاله دي ايه فان لم يكن يمكن طلع على حاله وصلاته الصحيحه ولا اعادهه عليه النقطه اللي سريعه 10 يجب على الميت ان يطلى على شيء ظاهر ثياب في شرش الميت اللي صار عليه مكان والميت لقى ان هو بيطلع ايه وجب وصله وجب غطى المكان يعني او يبدله شيء ظاهر او يفرش عليه او يفرش عليه شيء طاهر يغطيه شايفين الولد؟ ماذا بتشيلي وتشيلي وتسعيلي كذا تحركيه بحركة بسيطة وترحي جايبة ملايه تهرط عليه وبالشكل ده او يفرس عليه شيء طاهرا دعني فكرة فقه الامام من الحرم الماكي في فقه العلماء طبعا هذا الامر يعني بالرأي اللي هو الرأي بفين ايه؟ رأي ايه؟ رأي الجنور على ذلك يعني او, أو يفرس عليه شيئا طاهرا فإلا أنه يتصلى على حالي وصلاةه صحيحة ولا إعادة عليه طيب. بالنسبة لنقطة ثلاثة عشرة لا يجوز بالمريض ان يؤخر الصلاة. لا يجوز بالمريض ان يؤخر بس ما مكان. اللي كان عند وعي لذلك. عن مقطيع من اجل العجز على الطهار. دل عليه ان الطهار يقدر ما يمثله. قد ما يمسيه عليه الطهار. ثم بعد ذلك يصلي الصلاه وقتها ولو كان على بدنه او ثوبه او مكان نجاسه يعذب عنها كده كده يعني انت اكتر من كده في هتجي ازاي في كتب الفتاوى العلماء هتجد المسائل دي كلها في كتب فتاوى العلماء في أي سؤال في المسائل الفقهيه دي ها في اي سؤال في اي سؤال في الفقه يا بنات ثقل مرض ثقل مرض ثقل اصلي للمريض مسح على في حد عين يسأل في أسئلة حرفت الزن لو لبست خفة على خفة أو شراب على شراب هنعمل إيه؟ لو لبست شراب على شراب الأولى نعمل إيه؟ على الشراب اللي احنا نصحنا عليه الأولى؟ إني أمس حرف؟ الأول أو الثاني؟ لن نصحت عليه الأول وهي الحالي عندنا في الوقت المسكة يتعلق فيه خلاص إحنا المساء الفقية اليوم المفروض يعني تلقش باع كده من المساء الفقية اللي اللي هو خلنا فقط أمسك هو السؤال دائماً يعني نذكر ذلك السؤال إنه علشان يتعلق قلب بالقرآن يجب أن يكون على تدبر بالقرآن لا يجب تتدبر لا يجب أن يفهم اللي جاتي جاد الله عز وجل سؤال كيرعي يتقالكم حسنا للسؤال ده السؤال, السؤال, السؤال كيف تدبر القرآن؟ يعني إحنا وإحنا نقرأ القرآن البعض يفعل هجاب يقرأ القرآن ويمر على القرآن لو سأبتيت الصورة اللي كنت بتقرأ إيه؟ في ايه والله انا فكرت الصورة في مش عارفة الصورة لانها اصلا لم تتدبر بالآيات المقرأة مرغس عليها هذه الصورة بقراءة اسم وكأنها تتنور علىها كده كده واحيان بعض الناس بالاسم ولا تتحرك مجتمع بالقراءة مجرد ان يرد بالآيون على الصورة وتقرأت كثير من الناس اللي اقلت بقراث من اللي يكتبوا يختموا هذه الخضيئة الحقيقة هذه اللي هي الحقيقة. ااا بالنسبه للمساله دي مساله مهمه جدا يا جماعه لان انسان عن انسان في قراءته للقران تذكره الايه حتى لو مين نقا كثير وسط حضر دون ما عليه نجد انه ممكن جدا واحد كان يقرأ ايه واحده يخشى عليها كان يخشى عليها كان سبحان الله كان يقرأ الايه الواحده ممكن الايه الواحده يضمن يتضمنها تضمن بيت وذلك نقرأ في سيرة الصحابة رضوان الله عليهم كيف كان تدبرهم من القرآن وذلك كانوا أكثر عملاً في كتاب اللي أعطوا جداً ودليل على كده أنهم كانوا في حجب كتاب الله سبحانه وتعالى كانوا يحفظوا القرآن لكن كانوا لا ينتقلوا من الآية إلى الآية إلا بعد العمل معاية السابقة خلقهم كانوا القرآن ماذا يكون خلقناً لكن تجي بعض من يصحبون القرآن حفظاً لكن تطبيق عملياً <تصفيق> ولذلك لما ذكر الوزارة قالوا ذات على الناس الزمان لا يتجاوز المتعوض ماذا قالت قال المتعوض؟ قالوا ذات على الناس الزمانة لا يتجاوز القرآن ايه؟ سبحانه ده قد نحن نقوم واني يسعد علي نحفظ القرآن واسهل لعنه ترينا بقى الفرق مالك بينهم قالك ان احنا قوم بالنسبه لعبد الله بن السيد رحمه الله نحن قوم ينفط علينا حب القران واصل علينا العمل واصل قوم ان هو قوم لا نك والله لا نكون لها العالم يا رب ينصب عليهم الحب ده دي دي لكن ينصب عليهم ايه نعمل العبده سرهم وهم يذكرون العمل التاني يقول لكم اخر السوره لذلك سبحان الله ويكون همهم لا ايه قراءه وخلص الذكر اخلص حتى ذكر القران سبحان الله تقرا القران كانك ايه ينصرونك انم ان كانها كانها الله تقرا الصوره هز مهز بهذه الهز الايه نعم الله ان الله قد ابرى الله والعمل ايات لله سبحانه وتعالى لذلك السؤال الهم ده يا حبايبي في غبانه شديده كيف تطبقوا الكلم كيف تطبقوا الكلم هذا السؤال بيستند لثلاث عناصر كيف تطبقوا الكلم ثلاث عناصر بتقولوا هنا ايه العناصر الأول عمليون كده طريقة التحصيل الأنظر الأول واحد في استعداد كده فيه أشياء عشان تتضرر القرآن وعشان تكون يمينون من يقرأ القرآن إن شاء الله تكون يحاملة عمله بكتاب الله عز وجل أول حاجة عشان تتضرر القرآن في استعداد وتأهد واحد تعالي كده النقطة الثانية ده أمم معايشة من عيش القرآن بذء و معاية فنعيش القرآن <تصفيق> الثالثة عمر و تعهد اللي هي ايه التعداد التعداد المرحلة استعداد و تقهد الثانية البد و المعيشة معيش القرآن الثالثة عمر طب الاستعداد و التقهد كيف استعد اني أكون حملة لقرآن ازاي تستعد كل استعداد او التاهم يكون على شيء في بالك انفعاليه بنقول ايه انفعاليه داخليه واحد انفعاليه يعني انت رايحه تعملي وقتيه تحفظي قران ابتدي بقى تستعدي بان القضيه حافظه القرآن, القران مش مجرد ان انت تحفظي كلمات لا اول حاجه في الاستعداد والتاهم الانفعاليه الداخلي يعني ايه يعني توازن واستقرار يعني تنض وبتغفر على كل ذنب بتتقن فيه تسخينه <تصفيق> واحده تقول مثلا كده واحده بتحفظ قران وطول النهار قاعده قدام الناس كلها او <تصفيق> واحده تحفظ <أعرفي> قران <تصفيق> وهي لا حول ولا قوه الا بالله نمام نمامه كيف تكون نمامه يعني مثلا تروحي البيت تقول لها قولنا قالت عليك كده <تصفيق> <تصفيق> وتروح للاوضه اقول لأ خلانا قالت عليك كذا كذا كذا ولو كانت هذه وهذه أختها ستتضربت به حتى لو رحمها ورياض بالله هي لم تفعل هي لم تخلي قلبها ما زال القطر مريضا ورعاه بالله يبقى أول شيء لابد أن يتأذى للإنسان هي في استعداد ودئاهم تغذية القلب خض قلبي تغذية تغذية بجاية المتطور للسخور الناس من الزمي الناس بطاعة الله عزيزي وإن أراضي تكون الثوبة إيه؟ مفوح أبعد فيها عن كل ما يقرره من الزمي وإذا أكون على ندم أكثر الاستغفار أصلح القلب أبعد عن مكان المعصية أبعد عن صحبة المعاصي ابعد عن قرناء السوء دي بدايه اللي هي دي تخلي يا جماعه لو انا عايزه اخلي نفسي بالقران اخلي قلبي عشان ينزل عليا الايه؟ فينبت الخير لكن بالله عليك يومك انت بتعملي ايه رايحه فين دلوقتي بقسمه ورايحه رايحه احفظ قران رايحين نروح شويه قاعده كده مع بعض ولعب دي هتبقى ايه طرب شويه فيها حد شيء ماشي نص اللهم لا نعصي الله في قلبه هو القلب لما يفرغ لله حقيقة هنا القلب لما يفرغ لله عز وجل لأتينا القلب ما يزال بمرضه وما زال ببنى فيه ولذلك القولة سبحان الله يا كما ذكرت لكم استعداده وتأهف بالتخلية بالتوبة بالاستغار والتوبة المفروح عن اختلاف المعاسي والجنوب أنا أقول صباحة رجالة عشان الأمر أمينه بسرعة بكم عشان يستعرضي الاسم ربي سبحانه وتعالى القادر المكتدر القدير هنوضع الثانية التخليل ما بيننا في الاستعداد والتأهل التحلية التحلية قلنا الأول إيه التخليل الثانية بقى التحلية بعد, الت... بعد ما تخلي قلبك ما يبدأ إيه التحلية. ماذا تعني التحلية؟ ماذا تعني التحلية؟ التحليه كشمال الثاني توكل استعانه ما هي طالحه ما هي طالحه خلي بالكم يا جماعه اذا كنا بنستر روح اقرا واسمع مهما كنت كبيره لازم يؤدبني القران باداب لازم اتعلمها ادب ادب في المجلس وتكوني على يقين ان في مجلس ملائكه يزنت كل ادب مع ماده الملائكه طول ما انت في مع تحضره القران او في جلسه طلعت عند تحضره ملائكه كيف يكون سلوكك زي تقول يعني سبحان الله يا جماعه ان يعني استزقوا فهم مساله سبقوا يعني سبقوا في فهم مساله دي كان اذا جالهم زي ما بتقول هو كان على قسمه ثانيه لا ندروا بالصحيح دي او يعرفوا ايه الاهم الكتاب والسنه فده دي في حد زي المحرك ولا يعني زي في اداه ده كنت اتعلمها في الدعم في شكل سعيد ان انا قادرين انا كل اجتماع موجود ما بتلاقيها ان انا قاعده اكمل مجلس يقوم ربي ما ينسخ في إن ما في, إن بقى بقى في, في, في التليفون انت دلوقتي افتحي اذان لله لكن كل حاجه بجد انت دلوقتي فاجده كل جرح سجدة لها درجه ولذلك عايز اقول ان كل جرح حسي في كف حتى تكون مما يذكر عند الله سبحانه وتعالى ربي ان يرضني واياكم فده مقام العلم لان سبحان الله قيله يحبائي ان في الانجلود في مجالس العلم هي جنة الدنيا ان من جلسات في, في مجلس العلم فجلس في درب الدنيا <تصفيق> والذوق قليله وهي أفضل أفضل عند الله من كل طعم الطعام جلوسك في مجلس العلم أفضل عند الله من معظم الطعام من كل طعام ولذلك نقول النقطه الثانيه التحليه انت بتبتدي تحلي بقى يعني تحطي بقى ايه, إيه لا حطي توكل ثقاما يقينا يقين مني صريحه انا رب كل جوارح كل جوارح يعني تخيلوا مثلا لما يسأل طب أنا أولد في مجلس علم وقعد أسبح في مجلس العلم أثناء مجلس علم قالت حتى التسبيح شغل. لا يعني إذا كان التسبيح لا عشان تنتجه لما يقال عن أطائر القول عن الله سيكايف بأي شيء ولا الأذكار ولا أي شيء يمكن ترجع بعد ذلك إذا كان ذا كان مبالي أو لا كل التصرق في خروجك عن مجل السبعين لا يكون فرحة في مجال الثلاث دي أداة في ولذلك هذا هو التدبر المعنى ذلك التحليق التوكل إذ جاء تحفظي وكده أمر إلى الله هاته فوض الأمر إلى الله ممكن تكون كبير أمعيد أقول لكم إن الإنسان لو أصال حسنيته والله مهما بلغنا العمر يعني سبحان رب العاش العظيم ممكن الإنسان أن يبلغ عمره لكن أمعيد أقول لكم إن أنا من سنين طويلة جدا دخلت المسجد أخر أم الربية أم ينقل في عمرها يا رب العالم كانت تعبت السوكين وكانت كل ما تأمله بس كتنينتها صالحة انها سورة تحفظ سورة البقرة وطبعا كان بالنسبة للأمر يشك عليها تحفظ سورة البقرة تقول سبحان الله ومنا الله علي بسورة البقرة من امامنا ربي علي بالخلق الوفير جاء مياه ليه بنا؟ صادقة صالحة صدقت مع الله بسرقة خلصت سورة البقرة ما <تصفيق> شاء ربنا يمن عليا بالحمات الثانيه شايفين متكفلين ان شاء الله كانت طبعا عايز اقول العمر تعب يعني تعب كتير دخلت الغمه الثانيه صوره الالهه طبقت مع الله فتقار الله على زوجي وظلم كل دوركم اشراقت مثل القران دخلت ناديه بعده ما شاء الله لكم ان ربنا يمن علي بالعافيه وان شاء الله تكوني فده اييه ده بتاع بتاعها كوبي دال صوتي ليه ما خلتش النقطه الاولى بتاع حمايه ما شاء الله وخلي التوكل وخلي الثقانه وخلي لطيه الامر وخلي من من تصح نوايا وليه ما حدش يكون هي الصالحه وربنا سبحانه وتعالى يرد اداب النقطه الثالثه في الاستعداد كل ده للاستعداد والتأهب خلي بالك في الاستعداد والتأهب النقطه الرابعه امام أدب يبنان، دين أدب هل لا تعبئ الأداب إيه هي الأداب؟ الأداب لو أنهاره أهل القرآن أدب الهضوط أدب السواك أدب فغارة الفن أدب الاستماع أدب لو أي نشيء هيشغلك في أي جارحة من الجوارح عن القرآن يل أحمد أدب ناشي بأدب من البادة تعبئ من القرآن وإستماع القرآن ولذلك التسويق شواك هذا التطيب إذا كان إنسان جارس في بيته هذا الاستقبال القبلة لو هنقرأ القرآن كل دي أدات لابد هذا التفريغ القلب التام إلا تدهي الوحيد الديان <تصفيق> إذا الوقت دخل عشان قدما سبحانه وتعالى يقولون عليك بأفيا ما في الدنيا كلام سبحانه وتعالى <تصفيق> القرآن دي هزيز الاستعداد والإيه النقطة الثانية المعايشة بقى في التدبر المعايشة كيف عايش القرآن؟ كيف عايش القرآن؟ واحد البسمانة والاستعادة وفهم معناهم أنا بقول بسم الله ماذا يعني بسم الله؟ بسم الله إذا المكرة في أي شيء مور كذلك الشيء. تستعينه في كل شيء عشان كلا المعروض انك تقول بسم الله في كل ايه في <تصفيق> كل شيء. ولذلك بسم الله بلا يذل حتى يبارك لك على نفس عين قلتلك يا حبائي ان القرآن اخذ القرآن بركة كل شيء البيت اللي فيه يقرأ القرآن بيت مبارك الابن اللي بيأخذ القرآن ابن مبارك الانسان اللي بيأخذ القرآن بفضل الله عز وجل مبارك العقل لأي سبحانه الله أي بيت أو أي جدد اي في جزة نجلس فيها في القرآن فكما لو سمع الكون في بيت من بيوت الله يتدرسون كتاب الله وشوف بقيس الحديث ماذا قرى ربا سبحانه وتعالى بداية المعايشة البسملة بسم الله الرحمن الرحيم الذي إذا دكر على أي شيء بوري كذا بالكثير والاستعاذة لأن ممكن الإنسان جيد يقرأ القرآن لكن ما يستعذتي ما بيرجأش الاستعاذة يعني معنى يعني إيه؟ ألجأ إليك يا ربا واحتمي بيك أعلم يا ربي من هذا الشيطان الرجيم ومن وساول ذلك الشيطان الرجيم فأول حاجة بتتري تقولي فيها بسم الله الرحمن الرحيم والبركة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دي وأيضا فيها الأجوء والسحناء بالله سبحانه وتعالى يبقى استعاذة والبسملة النقطة التي يبقى أيضا في المعايشة القراءة للتأمين زيك لما تيجي تحفظ القرآن تسمعي المعلمة زيك ما تقرأيش بسرعة وما تحفظ إيش بصر مم. اقرأي الآيات بجزء كبير عسلم الشيخ الحضر كان بيقرأ إزاي لا هكذا كان رسول الله يصلى الله علمتنا أو كما علمنا عسلمنا أنه كان رسول الله يصلى الله يقرأ يحقق بإيه حرفا حرف حرفا حرف وقت وقت عم دروس للغاية يبقى لما تيكت تقرأي تقرأي الآية حرفا حرفا حرف تيكت مثلا فاتحة وتفتغل إنك فاتحة في من الله عليك ربنا سبحانه وتعالى إنه يجعل هذه الفتحة حاجة إنا ربنا سبحانه وتعالى بيكون هذه كلمة من كلمات الفتحة ربنا بيقول إيه؟ بيرب ما بقوا بيينك بين الله أبيني وبين, وبين, وبين عبدي أعوذي إلاي من الشيطان الرجيم باسم الله الرحمن ورحيم وبعينا تقولي الحمد لله رب العليم عم داني عابي عبدي يوميك على نضغط في الصحب نسمع الكلمة دي الحمد لله عبدي الحمد لله عبد العالم الرحمن الرحيم لا. لا. الرحمن الرحيم مال في يوم الدي يقوم الجدل عبدي لا. الى حمد للتصالي الى نهاية الاية وكأن هذه كل بكلام ويرب عليك ربي يبقى نصا اولى قراءة الاولى اقراء بالثانية نص الثانية المخصوص ان الاسلام يحكب القرآن عليه قراءة تكتير الايات ان بتفتح حزب القران من نفسك وانا كنت بتقراي قل هو الله احد لو بتحبني قل هو الله احد روحي اقراي التفسير ما يعني احد ماذا يعني كلمه صمد اي اقول لكم ان كلمه صمد ده معمول كتاب بكلمه الصمد ده معمول كتاب ازاي تقراي هييمان معاني لما تيجي تقراي القران بعد كده ولو فهم هذه المعاني تحسي ان اولا هينقل في قلبك الاستاذ راح ينقل له المعنى وهي الصل في التثبيت وهي أكثر استعداد متفاهمة لكل القرآن وأكثر تأثرة لكتاب الله سبحانه وتعالى المقطة الثالثة وهي ثور الرابعة وقفة صادقة مع كل آية وقفة صادقة مع كل آية بمعنى كده وقفة صادقة وقفة بإحسان وقفة بتفاعل مع الآيات إذا الايه بتاعتك دي دعاء مثلا ام اقرا بالقران يبتدي إذا؟, إذا كانت الايه الثالثة بتترجع كنس إذا كانت الايه هي قصه مؤثره كده بتمر علينا قصه بقان بالسوره سبحان الله ابكي ممكن تتذكري حالي كده وابكي في هذا الموقف هو ده يا جماعه اللي هو ايه المعايشه للقران انك بتنفعلي مع كل ايه من ايات الله سبحانه وتعالى وكان القرآن يخطط انت لوحدك وكان القرآن الانذي لعطينه وخاطب كل واحدة فينا من ايمانها ايه؟ بهذا الخطاب ولذلك النقطة الانذية لذلك قالك افقذي كل آية من الآيات على واقعك وحفظي نفسك فيها افقذي كل آية من الآيات على الواقع اللي انت عايش به وحفظي كل نفسك فيه لو بتكالي الله يسخر قوم من قوم سوفي كده انت بتعمل ايه؟ هل بتسخري من حد؟ لو بيتكلموا ان سبحان الله بيتكلم عن الشكر هل انت شاكره نعمه الله عز وجل لو بيتكلم عن الصبر هل انت صابره لو بيتكلم عن بشره للصابرين هل انت تذكرت ان البشره دي نقطه في الماضي لكل شيء في الكتاب العذب وجل تذكري ان هذا خطاب من الله لذلك العبد كوني على نفسك السنه دي بناتي وهي هي عمل النقطه الثالثه اللي هو ايه عمل وتعاهد عمل بايه ده وتعاهد في عمله تأعز اللي هو المسارعة في العمل في أهل الآيات لابيقول المصرفي قولي يا عبادي يجبين أصرف وعليه أنت تلتقنكم في ورحمة الله اعنى الله يصير الجنوب ودن يعزم لأنه هو العفور الراحيل لكن لعد كده الآية اللي بعد كده قال فيها الوأني يعني لازل إذا الإنسان عايز يتوب لازم يعرف الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى <تصفيق> لازم نرجع واحد بوقتين أنا كنت مختلف المساعدة تكون تشتكي ثم ثلاث حياة أمام مال وعياذ بالله أو داينة تبقات أو إن سبحانه وتعالى المعاصر فأكفين جدا وخيف إن عندنا سبحانه وتعالى لا يتوب علي لا ربي يتوب علي مهما كثرة المعاصر شاطر ما يترجع إلى الله, الله سبحانه وتعالى ولذلك أولا المصارع في العمل فور القراءة للآية التي كانت فيها ولذلك هذه الحالة حول المعا كانوا لا ينتقلوا من آية إلى آية إلا بالعلم والثانية مشاركوا لذلك كل آية من الآيات مثلا إيه؟ وكل المؤمنين, وكل المؤمنين يبوتوا من أكثرهم وحضفوا جهن أين؟ هل أنت من من يغض بطا؟ ولا نظرة مطلق في ما لا يحب ربي؟ شوفي كده؟ هل لم تقول لك اي نداء في كتاب ربي يا ايها الذين امنوا خط بنفسك بالنداء تقصي هذا نداء على نفسك يا ايها الذين امنوا او كندما يقول ربي سبحانه وتعالى عمود الله ولا تشركوا دي شيئا كل نداء في كتاب الله سبحانه وتعالى قلت ذلك نداء على نفسك شو بيئتي بتعمله بذلك؟ ذي ولا لا تفعله ولذلك هذا هو القرآن الذي لابد ان تتدبروا يا حبي النقطة الثانية مشاركة ما تم الوصول إليه مع لك مع اخت المشاركة ما تم الفهم فيه مع اخت الماكي او صديقة من الله تعينك على التدبر بمعنى انك تجليك الاخت كده تعينك على طاعة تونها انا قرأت كده انت فهمت اي من الكلام ده تعني نفرق مع بعض يبقى ليك الاخت صالحة تعينك على الصلاح لان المرض على دين صليلي لو كان المرء صحبه او صديقته صالحة ان شاء الله يظهنه على الصلاح ولذلك أن تكون لك أختي تنقش معاها هذا الصلاح أو تنقش معاها هذه الأمور لأن هذا الأمر المنقش لي يستثبت معاك أقرأت كذا هو معنى صداب الرسولي وهذا هو الأسئلة ليوصيل من وزائر التثبيت النقطة الثالثة وهي تدوين ما تم الكتابة زي ما أنتم تكتبوا كده البعض ما شاء الله أقولني إن بلاحظت الكبار ربنا يبارد فيهم وفي حديثهم بيكتبوا يوم ان انا طبعا اني في الايام دي لو كنت مثلا ما قدرتيش لحظه لما كنا فتحت قراتك وقعدت اقرا الكلام ده اقسم ان هذا ما بيخلني كده مثلا وان ربنا طهره وعلى اللي شمس كانه الول صغير قاعد ماسك الورق وقاعد يكتب ايه ده هو عم بكون فاضي انا يعني انا والله ما الله ابدا ليه نقول الثالثه تبني ما تم الخروج به من هذه الفوائد الكل سواء بالادي انا قرات الادي وصلت زيكس عايز اقول لكم حاجه و اهل الملقات و الم... ما عندهمش علم لو عنده علم او لو عندها علم ما تعرف بلش اهدا الى جد عنده علم مجد وقاف المعانات من الشريعة او المسكة سبحان الله ما تقول اهل الاوام لله ما تحفل كرة ده اللعب ده اللعب اهل الطاع المشبه الله الدين عز وجل اذا جدت العب اذا سنع امر من اوامر الله قال في نفسه سمعنا وأطعنا اعلاني أن الله يشبه إذا وجدت العبد يقول في نفسه سمعنا وأطعنا اعلاني أن ما أعانم على ذلك الله عز وجل وهو شيء ربي سبحانه وتعالى إذا, عب... إذا وجدت العبد يقول سمعنا وأطعنا أو لا يشب الأمر أو ينفرنا الأمر اعلاني يددت القلب إلي نفر بأن نسلقنا الحبار كما اللي هي عند الله سبحانه وتعالى النقطه الرابعه الاستشهاد بالايات الشرعيه يعني لما نكون مجلس لعيله مع بعض لابد ان يكون مجالسنا فيها ذكر لله سبحانه وتعالى او استشهاد بايات التطبيق دليل الفلان دول وما ربنا سبحانه وتعالى كذا كذا يبقى ده جميل لكن الاماكن اللي بيحرمها ونايات القران ده مثلا ايه عليه الصلاه من الله سبحانه الله مجلس ليس فيه, فيه خير النقطه الخامسه بعد ما تعلمتي وثبتتي وسبت المفروض فيما عملتي فيما تعلمتي نصر ما وصلت إليه وما تعلمت يعني الوقت ولو بليغ عني ولا إيه إيه ده لو تبضلت القرآن إبقي هتتعلمي وهتثبوتي وهتتسبحي وأعمل وأعلم وهتعمالي وأصدر وتعلمي وتصدري ولكن أجل كل ما نعلم خيرية ولذانا يجب خيرية ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا يرزق بها آمين يا رب العالمين حديثنا اليوم يا حزايا يعني اسم الاسمان اللهم يرزقنا والله رمضان سبحانه وتعالى لازم تحدثكم عنهم يوم هو ايه القادم نعم حبيبي عايزين نو على ريت انا كل طيب ممكن تقبلها ممكن شكرا طيب <تصفيق> طب انا مش قلت مش قلت اني امر خط في الحلقه اليوم علم رب سبحانه وتعالى يحبائي القادر نعم هنول مولاي نور منزله هو مش مطفي اه هنا نا كمان اا عايز اكلمكم عن اسم رب سبحانه وتعالى القادر القادر المطلق سبحانه الله الاحب في ان الله سبحانه وتعالى القادر القدير المنتصر اسم سبحانه وتعالى القادر القدير المنتصر ورد اسم الله سبحانه وتعالى القادر في القرآن بسنتي عشرة مرضى شوفوه بيأتي احيانا بسينة صيغة المفرق المحب يكفي لبناتك كما في قولي تعالى قل هو مقادر على قريبا عليكم عجابا من سوق الام تحت رفيق او يدتكم في عربي ويليقى بعدكم بأس بعض وذكرت خمس منها صيغة الجن كما جاء في قول ربي سبحانه وتعالى وإن على ان يريك ما يمانعهم لا قادرون قادر هو الاكرام قادرون جميعا ان اسم رب سبحانه وتعالى القدير تقرر في القران 45 مره في بالكم سبحان الله شوفوا وفي ايات كثيره جدا اسم القدير ولكل موضع يكون هو ايه ترتبت مخيرات اينما تكون 100 مره دينا ان الله على كل شيء قدير قادر يغني في نفسه ايه ودفى ربي سبحانه وتعالى إحباه اسم المقتدر في القرآن أرمى مرات واحد منها بصيغة الجامعة كان جاء في سورة الثقم قال أول مريانا كالذي وعدنا نسئلنا عليهم إيه من التصدرون وقال في قول ربي سبحانه وتعالى الثقم في مقع الثدق نائم ذاني في السورة وكان جاء في وقال في وكان الله على كل شيء مقتدر في السورة في اليه الكام عندما يقول العلماء في سورة في معنى يعني ما اللغه اللغه حيث اللغه يعني في القواعد معنى الاستثناء اللي احنا كنا قايله اقول المقتضي او, أو القضيف قال بالنسبه له اسم بعد القادر فاعل يعني اسم فاعل قضيف عليه نفس طور الماضي يعني يعني ايه بالنسبه للقادر ده نقول بالنسبه للقادر الله هقول لكم ربي القادر سبحانه والعليم. ياتي هذا الاستحق حق الذي سبحانه وتعالى وبدء امر الكون كله امره وامره وامره الكون باحكمه في حين ما طالع يامل قادرا مكتسبا ودا لا يغيب ويرى ويخلق وانه مقابل المقدس سبحانه وتعالى لأنه يرز الجنين في بطن أمه ولو يفده محاول ولا جنين كده هو لسه إيه خلية صغيرة لا يوجد حول ولا قوة يرز ربي هذه الخلية أو هذا الجنين في بطن أمه سبحانه رب العرش العظيم يجعله العكسين الحب السوري والمشينا والذائل يوفير رجل سبحانه وتعالى للجنين الجميع لي عن خليه في بطن امي ليس له حول ولا قوه ولكن الله قادر المقتدر الذي على كل شيء قدير يوفر له ويرزقكم يوفر له ويرزقكم كل انواع الغذاء في هذا الحبل الصغير ويرزق ربي سبحانه وتعالى البذره في بطن الأرض وهي سبحان الله لا ماء ولا لكن النبي يراها قد سبحان الله سربق الذي هو على كل شيء قديره سبحانه وتعالى ويرزق ربي سبحانه وتعالى كل كائل حي وإذ ذلك الكائل الحي يفقحون أن يرسل رزائر من أكثر في صعبان في باطل شجرة أو في رأس شجرة في صعبان في رأس شجرة شوفي كده سبحان الله في عديد قصة العجيبة من العصفور هادي واحد يجيب العصفور هادي طيب يصل على رأس شجرة ومعنا هذا الدكتور قطعه من الايه باللحن من منجي عند راس الشجره منقطعه ويرجع ثاني يمسع ويرجع ثاني عند راس الشجره سبحان الله اخذنا الرقع هذا المنشر اخذه ان سبحان الله اخذ اخذ المنشر فاهل حضر الاستطلاع معنى تعجب لذلك هو لماذا ترى الشجره بيطلع فيجد هناك سبحان الله فعبان أعمى بالتحرش في رقص الشجرة ويقوم في, في رقص الشجرة وينقي إليه ذلك العصور الضعيف نعم يا بني سبحان الله اه كل الشرح حاضر ذلك العصفور الضعيف الصغير اللي بعث رزق لهذا الطوبان سبحان الله القدر المقتدر الاحكم فيصعد الطير في السماء نخرج الطير للسماء وهو ايه السماء انت بتعرضه في السماء ويقرق ويسعى ويعود بفضل الله القادر المقتلل وهو ايه مصرح. سبحانه وتعالى الشرعظيم ويرضى قادر سبحانه وتعالى حبة تيجي بنتي كده فقرة وانتي ماشي كده في الطريق في أرض الصحرورية مثلا او ماشي من مكة من مدينة سائل الفقور وتيجي بنتي في الصبر دي تماجي طبعا ثاني حقا يعني كان فيه محبة وأندتها ربي وتولاه من عياني معنا الحمد أبدا إذا أولاها رجل قادر المقتدر لأن كان له ربا سبحانه وتعالى قادر المقتدر القديم بما يخاف بما يخاف ولذلك سبحان الله يا حبائي قادر المقتدر ينيف سبحانه وتعالى ويحيي ويخذج الحياة من الميت ويخذج الميت للمحاجة وسمي بذرة لا أحبة تبكيه في الأرض لو بصتي في الجذرة دي كنتي مجرسين تعرفيش كله لبعض وكله شكله بعض وكله جامل وكله بعض ما فيهش حياة لكن مجرد ما تنقين في الأرض تجليد سبحان رب العرش العبيد من اللي أنبته ينبته سبحانه وتعالى القادر المقتدر وفي أحوالي الناس الحبائي القادر المقتدر جعب الزميل وقد الزميل سبحانه وتعالى العبيد لقدرته وحوله ويقلد الأيام ويقول وكذلك الأيام مدارورها بين الله يرفع واحد فوق ويتمتحس على خير ولذلك سبحان الله يقول يا أحبائي من قدراتي سبحانه وتعالى يقلد الليلة والنهار يقلد النهار على الليل يقلد الليلة والنهار يقلد الليلة في النهار, النهار. النهار. يدخلوا يقلوه حقيقة كان لسبحان رب العشر مننا وعدد الأممالي في السماء والملك يتسحب بنا نهار تجي دي آية ما نتبني يا القادر المقتدر سبحانه وتعالى القادر الذي هو على كل شيء قدير الملك مرد بقناية شاء وغنية حكاية تجي دي الإنسان سبحان الله تبقوا قناية يمكن قاعد دي حاجة بصورة تجي دي الدمس وربنا سبحانه وتعالى يمن علي بالرزق الوفير لأن ربي سبحانه وتعالى وحبط والرزاق وهو القوة المتينة وإلا أحاط بكل إسائل علم بقدرته كما جاء في كتابه بذلك هو أحاط بسبحينها وتعالي أحاط بإنه عادا ومساكي حوالي ما يهلم عنه ويعلن بقدرته وحوله ما في البر والبح ويعلن بحل الوقوات ما تركونا يوركا إلا يعلمها ولا حد يا رب خلينا في ولا ولا, ولا ياله أي ايه اللي ربي سبحانه وتعالى عامله ده غير احنا نقول سبحان الله يا حبيبي نرفع عن قدره ربي سبحانه وتعالى الأسوات. كل الاقوال كل الاقوال لا تليق عليه الاقوال لذلك نقول سبحان الله ما تقت على عليه الاقوال لا ولا تختلط عليهم حاجاته بقدرته كل واحد فينا دعونه سؤال كل واحدة فينا ستمعنا شيء كل واحدة فينا تقصد من ربنا شيء وأكيد لها مصول من الله يمكن يختلف عن البنت التصوبي البنت التصوبي يختلف عن الجنة التصوبي ولا يعلم ما في قلبه إلا الله ولا يعلم سؤالك إلا الله ولن يؤتي تقريك إلا الله وحده واحد ولو قلنا ان في البشر لا يعلم سؤال الى الله ولا يطري على قلبنا اقولها يم الا المقتدر ولا يعطي ما تمني الا الممد وحده سبحانه وتعالى ولو كل واحده فينا كلنا خرجنا في واحد فاتمنا الله سبحانه وتعالى فيعبد كل واحد منا لله ولا يعلم لغه اصوات الا الله سبحانه وتعالى ذكرت لكم مره من المواقف احنها ضايعه في احد الاماكن هنا حول الكعبه ويطوف معه رجل وراجل ماشي مع واحد بيدل يعني بجوار رجل واحد يعني يدفع يديه وينتفل لكنه لا يفهم لغه اللغه نعم بلغه حول الكعبه وصار نهائي يسكته صوت كبير له مختلفة وله مختلفة ودعوات مختلفه وكل يتقيد لواحد لحاجه مختلف زيد سبحانه سال ذلك الرجل العالم هذا الرجل الذي يقف هناك ان هذا ضمان انه لوه الله يعرفه فقال اي ضمان هذا اذا كان بهذا الشخص اي ضمان يمكن ينتخب قال وقال ان ينوثي يتكلم بهذا الشخص قر هذا اخر لكن ما هو يعني القدر المحتوم للحياه كل ما تتمنى على ذلك استنيه لأنه الغني لأنه قاضي لأن الله سبحانه وتعالى الغني يا أحبائي غني على الحقيقة كل ضشر غني لا يمكننا مناه أولئيس الأوليس على الحقيقة إلا الله رحمه سبحانه وتعالى ولذلك نقول سبحانه الله أحضب السلام المرئيات يا جناح الايه البعوضه البعوضه شكل جناح البعوضه دي امم البعوضه تنشوفوا ازاي شكل البعوضه ما لا ده بسيط شويه سبحان الله احنا جايين الذنب في الروحيه يا حشاي انا يا مرخبطه باله القابل انا ولذلك اعرض انه لكل المجموعات وكل المسؤوليات حتى يسمع ده من الظلام على الظلام الظلام ضلم وماشي نملة طيرة مش بينهم والذنها ليه لكن لا يعلم حيضة وعصولين ولا يسوق إليها بزق إيه بذبار سبحانه وتعالى أنا بارك نقول سبحانه يا حباي ويوضيب حق ربي القرد المقتدر دعاء الملحين بخدراته وحوله شئانا واحد كل واحد يتحقن مع بعض يعني سبحان الله يمعلم بيناقص كده في مثلا في موقف في, موقف في, ع... في عرفان كلنا في الأفطاق في كلنا في موقف واحد وكل يتضرع وكل رافع ديها وكل يتكلم لفوق ومزي يكون صوته خفير وكل واحد مع رشد وعلي جنه في ايه بيتضرع إلى الله عز وجل ولكل منهم سؤال ويرطي الكل بضعاف يرطي الكل بإيجاب الكل وفي هذه الأسئلة واحدة مع ربانك وفي غير ربانك لأن ربي سبحانه وتعالى أعلم أعمل وأقدر لأنه عزيز المختلف ألا أمري كون نزيل تعوات في آدم واحد سبحانه ربي العرشد وفي خدرتنا هو حولي لأحبائي هو فقير من غير حولي منه ولا قوة ويهدي الضال مستقل دائم صنبا ضال أم سبحانه الله عارف تشتدي منها شكوة شديدة جدا جدا قول لها ارصاعي يديتي الى الراعي ديك القادر المكتدر القدير الاسبي واحدة ونهاي ولذلك يهدي ضال كان ضال كان ضال في نفس الوقت يهدي ربنا سبحانه وتعالى وكانه في نفس الوقت ربنا الله تعالى يغيبهم في نفس الوقت وينشف بقدرته وحوله الحرام والصدر لما يهديه ذلك المين يجيل منطر إلى بعضه وينشف السوق لما قدرته سبحانه وتعالى وينشبع الجائع بقدرته وحب كان الجائع على الأرض ثلاث الوقت ربنا سبحانه وتعالى يبعد من نفسه وما كثير كان والذيك ما سبحانه ربي وثامث الوقت أخطي البنيا روز إلى الله سيقدر يطلب الجميع كم؟ لا نحصى يا مقابل المقبلة نقول سبحانه الله وكان محسنًا وكان محسنًا محسن في عملي يراقب الله في القول والسلس فيعطيه ربي سبحانه وتعالى أنت ذائم جسد العالم ويحسن ربي إليه كان محسن في دنيا الله وكان مظلومًا يابع إلى الله فتلصع دعواته ولا يكون بينها و بين السماء حزالا فتلصع دعواته إلى من سوق العرش فكان مظلوم أن ينظر ربي سبحانه وتعالى كثير في نفس الوقت في نفس الوقت ببيرتوش نظرهم مظلوم لكن ربي ينظر كل مظلوم سبحانه وتعالى ولو خرج الناس جميعا في صعيد واحد فسأل ربي سبحانه وتعالى السؤال. كل واحد عنده سؤال كل واحد عنده أميه يتمنى شيء حقه ما نقص ذلك من الملك ربي القادر المخصوص لو تمانينا كلنا في رجالة دي كلها هنعبنا المعنى السنة الجاية فإن هذا العالم في الحدي لا ربي لا أعطانا ربي هذي موضوع فهو القادر وحدي لأنه لك ربنا ستحانه وتعرف يحمي ويوصلك ويوصلك ما علينا حول ليك ولا قوه ما تصمون انك تحاولوا في هالمنطقه لان هم سبحانه وتعالى احدي وحده هو على تذليل مركم واحنا شيء من ممكن لا يعود شيء قليل في مرضنا يطهر او نقول سبحان الله يا احدي كل ذلك في نصر الله سبحانه وتعالى في دولي نقول ويقبل ويستجاع ويقبل ثاني وينصر مظلوم والان مروع صحيح خائف مروع فاجئ فاجئ ده اليوم الرهيب ده ده آلي والمكان ده رعب وخايف ارمى الكوشي كل ده ده واللي بيجي نقول سبحان الله مطيع عظيم ذلك نعم الله سبحانه وتعالى نقول سبحان سبحانه وتعالى وتدبير الله على الدوله ذلك وتدبير ربنا سبحانه وتعالى ممكن بهذا الشكل ومقدرات في هذا الشكل ونحن لا حول لنا ولا قوه ابدا ما هي اثار ايماني و ان الله سبحانه وتعالى قادر و مقتدر و قدر اذا كنت اشياء اليوم كده ونبعض الاشياء اللي ذكرتها ما هي اثار الايمان في اسم الله عز وجل القادر و المقتدر و القدر اول شي احبائي المخروض لما تسأل كده سمعت هي عز الله عز وجل يصدق تواكولك واحد تذكر تواكول على الله عز لو إن ربنا سبحانه وتعالى أوليه العاب العب أعرف وعنده قد عن سهل صحيح أن ربي سبحانه وتعالى هو قادر المقتدر فعليه أن عطار متؤمر إلى الله ويكون والحمل الأمر إلى الله كن على يقين ولذلك الأولى صدق التوكل على الله عز وجل وتفويل أمر العب إلى الله سبحانه وتعالى والاعتماد الثاني على الله بعد أخذ الأثبات في جميع أمورك والتتعلق لله وحده ودين غيره تعلق القناة إذا شايف أو تني إذا ربنا سبحانه وتعالى وحده القادر المختلف في حياتك تتتعلق بمن؟ إن كنت أعضتك بمن؟ بالبشر بني آدم لا يمنح حولا ولا قوة ولا موتا ولا حياتا ولا مخيرا؟ لا فل يتعذى قلب الشيء القارم المقدر الذي أعرفه لشيء قبل ولذلك ماشي. تبقى التوكل على الله يا حبائي في أي مسألة ولذلك المتوكل في الله مطمئن ضمن الإنسان الذاتي على الله مطمئن تقلم مطمئن بالعزاجات لأنه حذبه المعزاجة لأنه يعلم أن حذبه القويل عزيز لذلك نقول من تبقى على الله عزيز وهي النقطة الأولى تبقى التوكل على الله وترفض الأمر الله سبحانه وتعالى والإعتماد على الله لا يستفقى لغيره لا يكتفت لغيره لأنه غيره لا يملك ولا يقتر ولا يومي ولا يوحي ولا يومي لا يكتفت على أكثر الزائفة إلى غيره يا ولا طبعني أن غيره لا يملك شيء لذلك نعدي في القيد شديدة غيره لا يملك في المدينة في تبك التواصل وهي المطقة الأولى إنه العالم العبد أن الله قادر المقدر لا ينسى في قلبه مولدا قلبا يستلج ما بين الاولى لا ينسى في قلبي غير الله سيعود القلب لائما له منجا ومأوى وملجئ يتقوى به وينتفي به فاعتمد عليه ولذلك ما كنت كل حوائط كل حوائط بدون اي شيء بس حمامات اي شيء يتمنى الدنيا وماضيه ما <تصفيق> تقوليش من البشر اي شيء تتمنين دعني دعنك الولينا الوحيد لحنا نتعلم لذلك إذا فأنت الوحيد ونفتحك فأوليك توركر على مرح كل حيات واعلني أن الذي يقضي حواليك وظهر سبحانه وتعالى حدش يقوله عكس ربنا سبحانه وتعالى حتى اي شيء فعكد نظريه نسمعه وقولي يا رب أحببهنا ولا أجد عندك ولا أجد عند غيرك هذا الشيء أبدا ولا أجد هذا الشيء عند أي إنسان إلا عند الله وحيد أحبه ما ردنا في نصة هو اللي ينطفق التوكل كون على يقين شديد وأتي صادقة التوكل كون على يقين شديد بأن محرج له من هو الله وما أكثر دون حياتي وان اكثر في حياتنا وان اكثر ما تمر بحياتنا من نقاط ضعف كوني على يقين ان الله لا يخلف همك ويدفع الضر عنك هو الذي لا ينهد شيء كما يقول السلام وحده وحده هذه النفس سبحان الله العرض اللي فيه يوصل في الحقيقه إذا توقفت حق التواقل الله عز وجل وكان عندك يقول سبيل إن كيام أفرد لن أمون ترى العلم فإن العلم لا يفرد إلا بإذن الله وإن الله أفرده وإن الله حلم الله ليه نقول والنص هذه المساة الأولى اللي هي صفقة التواقل على الله عز وجل أن يعلم فالك العز الذي يصدق تواقل على الله عز وجل أن أساس الإيمان أتوقن عمان أن تتوقع الله عز لأن ربي سبحانه وتعالى واحده وضع إيه البغاضر وهو المختبر وهو الذي يعلم وغيره لا يعلم وهو الذي يعطي وغيره لا يمكن أن يعطي ولذلك نقول سبحان الله أحبائي ولا يكون ذاك في بور عقيدتك ولكن في كل أمور حياتك. في كل أمور حياتك فوضي كل أمور حياتك الذي أداد يملك أمور الحياة إذا الذي يملك نارس يملكك الذي ماضي فيه غزنك في حكمه حط فيك الذي عدل فيك قضاء ربي النقطة الثانية يا حبائي وهي من أثر الإيمان بالقدر المقتدر عشان كده تحثت ايه بقى وانت بتشعري ربنا سبحانه وتعالى من أسماء القدر المقتدر عليك أن نقول وأما الثانية الحمد لله وأما الأثر الثاني هذا الاسم أن يعلم العبد أن المخلوق ضعيف أي مخلوق يا حبائي مهما أوتي من قوة وقدرة قصة كنا الكبرة يعني أن أي إنسان كان يخضر على أي شيء تجيب لحظة طفل منهم كبير كبير الحاول الله ونقوم نفحنا خورنا ونقوم على هذه البيع التي ربي إن القادر المقتضر القطير هو الله سبحانه الله ولذلك في أمر في ذلك الأمر شهرة بنا سبحانه الله تعالى لماذا؟ لأن المخلوق ضعيخ له مرعوتي من قدرة لماذا؟ لأنه يموت ان الله سبحانه وتعالى الحي القيوم هو كان على علم بما كان انت تتقين على مين والله ينام ولا سبحان الله ولا تاخذه نوم سبحان الله ده على مقادير الامور ولا تاخره زنه ولا نوم اي على ما امور كامله وانت مشغله عنك تخيل مين القيوم القائم على احوالك هو بيقوم ربي سبحانه وتعالى احوالك وانت مشغل عن نفسي سبحانه وتعالى يا حنانك ويا كل حنانك يا الله يا ترى ناخذ قراره سبحان الله يحلو لي توكلي على الحي الذي لا يموت ان قدر ثالته في اثر اثر ايمانك بهذا الاسم احققا في الله تكون على ثقة تامة رحمة الله سبحانه وتعالى تكون على ثقة تامة بكفاية الله عز وجل ليس بموضوع جهل عبدك لو كل ما بتجي وعشان تجيء وعشان تعملي كلام تكفيه الا اذا انا الرب في كفايتك نعم هو اللي ليك في كفايتك ما فيش ممكن لمره تقدمي كل لا تحتيه او كل لا يقول بخاطئ ممكن يقول بخاطئ شيء كده ما تقلقيش انت كل شيء يعني استندي على ربنا في الحينه وما تعاليش ايه اللي مش بتفكري فيه لانه قادر في ينقلك لانه الثقة في رحمتك الثقة في حكمتك الثقة في رفض الشبيل من أصبح نوسف على قذائم الأرض لما يعني نشد الإبتلاع الثقة الثقة الثقة المغتدر الذي انتحن نوسف كهب الهبيب الثلاث فدع له بعد كده ايه دع له عمين على خزان الأرض دع له عمين حفيف حفيف أمين بعدما سأستحفظهم لديهم حماية أنقاض الله و الله رحيان الله تعالى وقاض سنة عزه يزل ضياني سبحان الله تعالى ولذلك الثقة سبحان الله يا حبائش الكفاية الله وفي حكمته وفي رصه أثناء الاتباءات سواء كان ثقش أي اتباء المرعي في حياةه سواء كان ذلك الدكت بلاك فرضي او جناعي ونحن السؤال احنا فيه المترجم هذيك برآت الجناعي المسلم سأرد بي انا بطاعتنا اذا تطلق على المسلمين تقني بانه القوض المقتدر القدير اذا تطلق الاعداء على المسلمين فايمانك بقدرة الله انه واحد عين على الناس تقريف الله يعمل يحمد الرايشين إذا أراد أن يوضع البلاء للاحظة دون أحدك فيقول ربي الشيء يكون ساكتاً لحنا الثاني اللي هو القدرته وحولك وبذلك مهما بلغ البلاء لا تنسي أن البلاء لا يكون للمؤمنين إذا بحكمة يعني رضي سبحانه وتعالى فيكون بحكمة للمؤمن ويكون هلاك على الظالمين يجي البلاء للمؤمن عشان يكون له بحكمة عشان رضي الله سبحانه ولا إيه فلا يرنا شيء من دي الكون سوى الجو ونحن نذل ونهمم ان كنت قد صممت ابدا لان تصاب لي لكن لي عند ظنها اؤمن حين تعالى رجع في البلاء واثي وعندها من كل على حين كنت مؤمن وكن ربي ثالثي إيه يا كنتم الله رحمه التلاء يعني فقد نلتقام وتلك الأيام الآخرين بين الله وليعلم الله الذين آمنوا ويستخذ منكم إيه والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا كما البلاء البلاء ليه ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكاثرين انتهت بالمؤن الذي قدره الله ولم يعلم اللاعبين لهذه الهيئه من الصعاب فكانت فكين الزمن هم صداقة هش معنا بل كده مقدمة الإنسان لابد أن يقدر أن يصدر وأن يقابل المصدر بعد ذلك سبحانه وتعالى النصة الرابعة لحبائي وهي النصة الرابعة في الأثر أثر حياتي إن كل اسم أسمائي بمعنى أسماءنا بحكمة الحسنة كل مرء تسأردان لغاية الأرض لا بد أن بعد كل الأسماء لأن يترضع في قلب محبة الله واليقين بالله وتفويض الأمر الله عز وجل. في النقطة الرابعة أن يعلم العدل أنه لا يعجزه شيء لا يعجز ربلي شيء أبدا إيهان العدل بقدرة الله المطلقة أمامتين بكل من كان نحن كابل لذيذ لكن إيهانك بقدرة الله المطلقة طريق أشياء يعجل, يعجل العقل أن تفكي بها هي مش بشرة لكن هذه القدرة الله سبحانه وتعالى لذلك هذا التفكير أنه لا يعجل شيء في قيمة فقدرة اللعظة المطلقة من تيد أي عدو يتيب لك أو أي غاضل يجعل العبد يزد عن العبد للخوف لذلك يموت لكم ولا تهنوا ولا تحباب السقوص لا خوف لأن القادر المقدر هو من. يعلم الانسان يتذكر من يتذكر من الوقت القادم المختلف كل شيء كل قوه سبحانه وتعالى يذهب او يذهب من القلب لانه يعلم العبد ان كل شيء متعلق بقدره ايه الله سبحانه وتعالى ان فكرنا ان قد اخط النقطه الخامسه ايمان العبد بقدره الله سبحانه وتعالى بعد اخذ بالاعتبار يجعل العبد المؤمن يضعف في نفسه أي كسر لا يمكن لخفض أي كسر ولا يظن أن أي كسر ممكن ينسلطر علينا لأن ربنا سبحانه وتعالى في كتاب الأقال ماذا قال في كتاب رب سبحانه وتعالى ولي يجعل الله الكاثرين على المحنين الكاثرين لا يمكن بس العملية عايزة إليه وهو من الله وعيد صدر وعيد يقين بقدرة الله سبحانه وتعالى ولذلك أن الله سبحانه وتعالى هو وحده القادر هيتابع في قلد صبر الله أنه عزيز المختدر إذا أخذ زي صبحانه هيخذ زي عون السادقة أخذ الإخري لو أخذ حد مثلا كان ظارب أو كده هايخذ عزيز المنين وهو ده المختزر القادر المختزر إذا أخذ العبد يأخذ هذا لو أخذ عبد ظالم ياخذوا اللي احبائي اقناع هذه ولذلك نقول النقطه ذلك لذلك الايمان مش ممكن الايمان مقدر بالله سبحانه وتعالى الايمان انت عم الايمان هو الله عز وجل الله يكون من الشيء يكون فيكون نص عنك الحروف واحده تروح للدكتور وتقول لها لا يمكنها تعمل كده يمكن لو ما تخليش ابدا او لا يمكن المرضى اللي احنا منك لكن سبحانه اللي اشبه كله بحضر العبادة. ما فيش حاجة ما ربنا سبحانه وتعالى الواحد اي انسان يقول لا يمكن يحضر ذلك ابدا الذي يقول الشيء يكون سيكون هو قادر واحده على هذا الأمر إذنه ممكن جدا انسان يكون سبحانه اللي احبائي وهذا وارد بجلال شبه جدا ويدع ويأنادغ الداعي القدر وهذا القادر المختلف ويذهب نفس المريض للطبيب وعنده حاله شديده جدا المفروض ان بقى يبقى فيه عمليه ويذهب ليه الطبيب يقول له سبحان الله بس الشيء اللي كان بقى عمليه المخمره بس شيء رهيب راح ازاي بيقين فينا فالقادر المقتدر الله يستعين تحديدا بسبب هذا الامر جميل جدا دي مش اول مره جميل جدا سبحان الله القادر المقتدر القادر يزيل كل ما يحزن الانسان وتضع من كل مرض تقعد تحوطي وتقوم فيزيل هذا تريد بالامر احداثه قدره الله عز وجل يزيل من قلبه الياس والقنوط هنا تلاقي امنا لان ربنا سبحانه وعد عليه يامرنا ان لا نيئس من رحمه الله سبحانه وتعالى والنقطه الثالثه الدور صحي مملح رز في يوم الطلعه شايفين فصل دلوقتي فصل ايه فصل صوتي ولا فصل لا مش مشكله لا بس سامعيني اه لا في لا خلاص مش مهم العرض المهم العرض الصوتي فيلك كنا عيالين قوي نقول بسم الله يا حبايبي النقطه الثالثه مثل عيسى ان الله قادر وامعز سبحانه نعرف ان الله عز وجل قادر مقتدر تجيء نفسه وتنكمش وحفظه من الرب والظالم هيعرف ان ربنا سبحانه وتعالى هياخد الظالم اخذ عجيب المقتدر زي ربنا والظالم عن الظل بالشكل الصوري بتبعد عن ظلم الناس بالشكل الصوري بتبعد عن ظلم دمائهم وظلم اموال محدش منهم ولا يثكل ولا يستكوى الناس العادله اذا كان الانسان يا جماعه عنده العلم باذن الله عنده القدر المقتدر لا يمكن ياخد من حد لا يمكن دا يوم اني ولا اضاول على ولو كان ذلك الشيء قليل قليل زمان انا عطلت فيه ولو كان ايه, ولو ايه؟ ولو لا يكوى الانسان الذي يعلم أن الله قادر عليه ان ياخذ اثواه ينفع او اثواه سبحان الله يعني كل اقرا قصه بحال السابقين وخلى بعد كده دين يعني لكن سبحان الله في كان parle de Ali khali yqul Ali waja jidan wajad bostan tfrah minho samara samara sabh hanifa na kan nabahina kan aw windi djebel abrahim ta ala dai fa na windi djebel abrahim da kan na rah ysa intqala مشينك بتسرع قدام ودانك لا الحمد لله بالله العلي العظيم لا الطرح بتاعكم كان الله يهداني لا زي ما انا ايه التفاحه انتوا صحابه بتاع قصص يعني مده مده لا من حرع نازل من ايه البستان انا قصدي ان مفيش حد شغل ومش هتقف قدام شايقه انا دي اقولها اني فعلا عندي تاكل جوع عندي فااكل واكلها لكنهم لم ينسى مما قادم ينقض على المياه ولم ينسى مما يراها ولم الله سبحانه وتعالى يراقب ويصمع ويرى فالكل يبحث عن طاحب الجستان وذهب إلى الكثير أمالا وذهب إلى طاحب الجستان فقل له أنا بقيت لتفاحة متجللات متجللية فأخذت لتفاحة سمحي فيها سمحي في تفاحة جيدة خلاص يعني لست محي فيها قال له أبداً لا تستمعني يا ربي قبل رأسك بكائن شديدة مش يسمح شايفون الخير ان ربي مش هيسمح على تساحة او من لو كان اخذ و اخذ اخذ و اخذ فلو كان اخذ و اخذ و اخذ و اخذ و اخذ فقال على باب فحر الان الستاني هو تاني نرو في باقي العيال يبكي بره